السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسر منتدى طلاب طب انشم و دبليو دبليو دوت 1 www .net. ان دوت يقدم لكم هذا الاصدار لكن بشور نختبر هذا إن شاء الله باص باص ال 4 نبيل نريد ان ساله طيب زي ما انا قايل مثلا اي حاجة جاينا عليكم بقى نعم رايتس بوست بس بس تمام انا محتاج قوي سؤال زي كده بس انا قلت عايز بس ايه اخد بس اوفر فيو اوفر فيو على دي انما الحجز الصمب او كام ده كله لا مش مشكله خالص مش وقته النظام دلوقتي ان دلوقتي هو معلومات معلومات تتعرفوها تعرفوها معلومات معايا احنا عايزين ادني كم؟ كام كان لاحك كتير عالجته لكن مع احسانك اكتب احسانك اكتب ابدا مثلا او يعني مثلا يعني سؤال مثلا امس صعب لا ازاي شاء الله ده ليك متولى ايديكم بيسلك كلها ان شاء الله بس عارف معلومة عارف جدا باذن الله اربع وان شاء الله مع بعض دي الله يوم لازم تمام ان انتوا كلكم خلاص يعني فت طيب احنا بس ايه هجيب اللي هو نبراك بدا ده ما عشان قطل بقى ايه بقى معايا وانا بشرح لكم معايا بقى. ما عشان بس النهاردة تناس اكلموني ساقلوني كتير في, ناس في دي دي نص. فدي بس أنا بس قلت ناس كتير قوي نهار. ناس اللي بقى, بقى شاء الله دي عشان شغلة بقى جامد ان شاء الله اليوم, اليوم الخميس بقى سيرة واجوى يبقى سيرة واجوى هم اه مع Zaraz to że to jest to nie to, że to jest Ale To ولكن هناك نبدأ بقى هناك من يكون هناك من تيجي هناك هو يكون ما من يكون هناك من يكون هناك هو يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك مهمة يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هرمون يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون الهرمون ده بتركب من ايه هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك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 والايش ماشي كده فالكاتر ده هو عباره عن ايه عباره عن بروتين وبروتين ف الكربوهيدرات مهمه من هي اللي اما البروتين ف معاشر في هنا عدا في الفا وفي بيتا مية الكاتر اللي هو انكومن مع الاف اس اتش والال اتش والتي سي اتش دي الكاتر انكومن مع كل هرمون تقريبا معايا لكن البيتا ايه اللي هي اللي بالصف البيتا HCG هي اللي بالسطح كده كتره for human corion بده طيب البيتا دي عبارة عن كم 145 وال كم أمين أسد؟ يبقى دي زي كده. مثل من مثلا من لا 92 دي ولا قصص الجزي مثلا ايه 90 لا البيتا 145 اللي ده بيتفرز امتى بيظهر في الوحده الحامل ده كده والبيك امتى ويختفي امتى مع بعض يا هذا دي اللي هو الديجرام مع بعض كده اهو هذا الديجرام ده بيعرفني ده عشان كلها جاية ان شاء الله يعرفني امتى بيتفرز خلاص كده انت بيتفرز وامتى البيك وإمتى بيختفي من الجسم بص كده بيتفلش امتى بيتفلش مع الدي اوف يعني من اول ما جاب الدي من اول ما بيلاقي امبلانت بيطلع الكرينيك باللايك والامبلانس راح يبدا مع day of implantation. مع اول تعلق للجنين في الرحم يبقى يظهر مع day of implantation حتى في ام هيجيلك نظام يعني لو السؤال ده هي لو كان كده عشر 10 days post conception 10 ايام بعد الكونسبشن هنعديها بقى هنعديها لان الاسئله نظام القديم 10 ايام بعد الكونسبشن معايا كده صح يعني هيجي في بيظهر 10 تيام بعد ده بعد الفيرتلايزيشن معايا كده ايه الفرق صح بعدها بقى ده تقريبا بعدها اسبوع صاحب ده يعني تقريبا في ثلاث ايام كاركة هنعديها مش مشكله يبقى خلي بقى خياتي بين يخش بيه عشان يجهز يوصل هدلنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا اوكي يبقى خلي بالكم او على فكرة post conception طيب سؤال يا البيك امتى؟ البيك من 8 الى 10 اسابية في اسبوع. غلط مش عشرين اسبوع ولا 8 الى 10 ايه؟ 8 10 اسابية طيب ليه بيوصل البيك 8 الى 10 وبعد كده بعد كده ايه السبب؟ اكيد مش محتاجه بالظبط اكيد ده هو اسمه human coronary truffle يعني ده بنشط نشط corbus فكرنا. هنلاقي الكوربس لوتيم فانكشن هتقل بعد 10 اسابيع طبعا ويختفي طبع تمام طبع ويضمر ويختفي ليه؟ البلاسينتا هتكون بعد كده بيدور إفراس يبقى خلي بالكم الكوربس في الواحدة الحامل أخره كان 10 اسابيع بعدين يبدأ يضمر عشان البلاسينتا تطلع وتكون بعد كده نين تكون بعد كده كان البروجسترون يبقى خلي بالكم من 8 إلى 10 اسابيع وده عمر الكوربس اللي في اس عشان كده قولك الاس جي بيعمل لوتيوليسيس ولا لوتيوتروفيك لوتيوتروفيك يعني لوتيوتروفيك لوتيو يعني كوربس لوتية والتروفيك يعني بيغسي فده بيغسي الكوربس من لوتية طبعا كده اعطي قلتك ان الاس جي استيميليت تستيرون production انزا انزا ميل فيتس صحرة من صحرة تمام ان الاس جي ده ده كده والبيجي لسه داخل بطنه وهو لسه بيتكون بيروح الاس جي من التستس الدستس دا كترة. وينشط البروداكشن اف تستو ستيرون. الاشتجي وانتراي ترايب. عشان ده بيخلي الميل ميل. يخلي راضي الروب. يعني بقى رابر ميل ديبلومنت. ازاي? بيروح للدستس ويخالي تلع تستيرون. كمان عرفتك التستيرون ده مسؤول عن حاجة مهمة كمان. تستيرون اللي بيطلع. غير بيخلي انترنش انتاليا وكسترنا تتكون مسؤول عن حاجة تانية مهمة. عارفيني هادة كترة? مسؤول عن ان في في التستس متعلقه فيها في الاخر كده عن الجابر اسمه جوبر ده كده ده بيعمل كونتراكشن للجوبر نكلوب وينزل التستس في, في الالسكروتل فبتبدا كده بالعربي كده ده بيطلع الستستيرون وينشط التستس بيطلع الستستيرون وينشط التستس ده فانكشنز اوف ذا مين ذا اكسيت بيروح على التستس يطلع الستستيرون حاجه ثانيه كمان الستستيرون ده يعمل كونتراكشن اوف ذا جوبر نكلوب وينشط في في الالسكرو طيب يلا dekat بصوا ده كده ايه كيس حلو حلو يجي لك ده ده. اي سلايت. اي سلايت. كده سلايد اي سلايد اي سلايد يعني مثلا ايه مثلا في سلايد كده التراساوند فيها سيك تمام كده وفيها ايه وفيها بي بي خلاص بيبقى صغير الفكره ان كان اصلا كانت بتيجي قبل كده بس احنا في النظام نظام الجديد شويه الدكتور عصام عمار ده هو هيحدد السلايد مش كلنا بنبقى محددين عشان تقولنا بقى أحب يعتزق وراح متنزل الكتاب بتاعه بقى خلاص بقى انا نزلت التاني كل اسراري وكل أسئلتي كلها تنزل فاحنا متوقعين بيحصل شوية تغيير في الأسئلة أول ما نعرف بقى طلع اسمه عمر فكرة عامه ايه؟ كنا بنقول لك ان خلاص كان بنس هتبين انت كنا حفظنا كل افكاره وكل اسئلته كلها كانت هي عندنا قبل ما نزل بس معاه بسبوع سنه عمر ممكن يكون ايه؟ بيعني في حاجات استكده شويه طيب السؤال بس كده مثلا جه يحل معاك الجد 28 سنة. واحدة ثمانية وعشرين سنة، معايا دكاتره وعندها باجينا تمام؟ بتقول أول يوم في آخر دورة كم من أسابيع، seven weeks يعني هذه كم هنا لفترة مرة ثانية، ثمانية وعشرين سنة، يعني الحين معايا كذا، جيلك ultrasound عادي، هوادي دولارك دي ultrasound ثمانية وعشرين سنة، معايا ذكرت، ترجمت باجينا سباتي، عندنا باجينا واول يوم في اخر دوره كان من سبع اسابيع كان من سبعه اسابيع التراساوند <التكلم> الترانس فاجينال اولترا 4 يعني التراساوند لقينا نورمال 4 مللتر أمر ببعاش بين جناخ ببعاش بين فيمر ولا أي حاجة إيج بيحصل بيبان كده كتلة كده فبيجيل أولها وآخر أولها وآخر اولها أفوق اسمها واخيرة اسمها رام معادي تكتبع اسمها رامب رام ديلي من إيس بالإيس... نعم لا هي الفترة البول بس أخر. اسمه كراون رام ديلي من إيس بيها جستشنك إيجي في الأول ديلي نحس بيها جستشنك إيجي في الأول. طيب Kazalaka, na gatelnosie ultrasonu 4 mm juxtag, and 3 mm crown round lens. He teraz idę ma 5 asbienia w 6. Ja 6 no cardiac activity, no activity is seen. The most appropriate next step is. يعني لكي احنا عملنا ايه عملنا كده صناع لقينا فيه هنا البيه هنا خلاص كده بي بايه ماشي مع ستة أسابيه هيدتي نسف من بي ماشي مع ستة أسابيع بس شده نور من وفيه وكساب نعمل ايه بس بشين كردك نعم طيب بص في ماتي سبع أسابيه خلي بالكم ايه خمسة ستة سبعة خمس اسابيع تبان جيستيشنال تاك اوبيا جيستيشنال تاك سته اسابيع يبان البيبي هو، وناخد اوله واخر كراون رامبلنس سبعه اسابيع تبان البالسيشنز سبعه اسابيع هي ما جايهنيش في سبعه اسابيع ممكن تبغططون. بس انا ب 6 اسابيع شكل السك حلو والكابيتال هول يعني انا ايه انا, أنا عملت ايكو ساوند دلوقتي هي بتقول هيش ان عندها سبعه اسابيع لكن الالترا ساوند قال لك ان الساق كويس شبه اسابيع ممكن نعمل ايه الرقبه واحنا قعدنا بعد اسبوع ايه رايكم ده افضل حاجة يبقى اذا كان تخلي بالكم عند البلوغ نورمال افين نورمال كل حاجة بينا نورمان كل حاجة كان كلها شايكه النيكست ستيب بيستوري بيت انا جدا الاقي بعد كل إش قالت بالسيشن يومك عايز كل هي لو جاتي في مين؟ لو في وعندها أتذكر؟ بدي وعندها كل حاجة مش طبيعية جداً. مع كل حاجة مش طبيعية جدا مع أتذكر؟ مال إيش بس قاردك مرة تانية بعد اسبوع فوق قاردك أكتب. مش لخصنا حاجة معين سنو بعد أسبوع. أسبوع. نروحها ونرجع بعد طيب يمفع يمفع يمفع بس هاي انها مشتاق حي بس ممكن عمي الاستيشن ممكن يمفع بس الشوء ما يحطيه لتنى بعض لتنى صح اول محطيك تباسه وان دايما الداو تعمل الاتراسان بعد اسبوع يوريك بسا نعمل دي انتسي وانعمل مثلا نديها مثلا ايه كواليكس منازل البيبي دوات ونعيد تانية بعد اسبوع ولا ريق الشورة لا هناك بعد اسبوع هذا المكان يجب ان يكون هذا لا لا بعد يكون بعد اسبوع بعد ان يكون هذا لو يجب ان يكون كده المكان كويس. ان يكون هذا المكان يجب عشان يكون في المكان في ضبط يكون هذا ماشي كويس ان يكون هذا المكان يجب بعد يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون مثلا تسفن ممكن اسبوع ممكن تأبيد السجن بس الفكرة تنعمل فعلا التراساون هو هنا بقى هنا طالما هي ماشي افتر يعني التراساون طالما هنا ماشي افتر ان هي السكبينة سليمة وكل حاجة مش سليمة والفيتل ماشي قايص فقدمش على اللي مش على التراساون لان هي ممكن بقى الشلوكت قوي ممكن بقى في اخطاء مثلا اي ديسي او حاجة بس في واخبر يعني في حالة دي ممكن اعمل اقل الهيه ممكن اصرق اسبوعه مش كثير ممكن بعديك تحت او ممكن امشي على الالتر اساند مش ها ايوه السقف ال5 سبيع سقف في تالجون 7 اسابيع شفت تالسيشن طيب السؤال التاني بصوا بقى عند 28 اسبوع عند 28 ويكس ذا فيتاس صح يعني عند 28 اسبوع بالنسبه للبني عباره عن ايجو فيتال ايج وفيتال ايه يعني ايه كده يعني لو الولد ينفع يعيش يعني niezdolność do dodatkowych uterynek. Wszystko, to jest to, że musimy rozwijać się. Więc musimy rozwijać się lepiej. Wszystko, co się dzieje, to jest to, że musimy rozwijać się lepiej. Więc musimy rozwijać się هتبقى اكتر ولا أقل من الدين أقل من الدين صح كده بتبقى إجلس اس اس لسه the finger might لنشو أقل من الدين على فكرة في هذا التوقيت بيبقى لسه absent near type two ودي السؤال اللي بعد absent near type two في near most side type two اللي بطلع استرفاكت هذا التوقيت بيبقى absent بدينا بعد تقريبا عن كان الهيموستاسيس معايا على الدور بتاع 20 اسبوع يبقى لسه لسه ما تكونتش طيب بصوا خد بالك عندنا في اسمه لا خلي بالكوا يا جماعه هو أبسن أبسن عارفين ليه زي مثل أنا مثل <تصفيق> ان الاخر واحد مثلا ينا بيجي في المجموعة مثلا وليكم مثلا مين احمد حسين هو اخر يجي في المجموعة معاك دي كترة فلجاي من بره لو بيت عبد السنجي اقول بس ده هو السلفات اللي كلها كاملة او الناس المجموعة كلها يه كلهم وزن معاشر يعني لا احمد ديتهم بره ولا بس الناس كلها وسط انا كده بقى للدرس الدرس مين بقى بكترة الاخر مركب بيظهر اكوني السلفات كان اللي لو اتكون, اللي لو اتكون بس بقى موجود بس لو موجود بس just or mere presence exists substance back long maturity هو هي اخر مركب تصنيع السلفا وده بيسبب تاخر جدا ولو ظهر جاست بس بريزنت يبقى مانجيز يعني اهم في السكر في حاجه مهمه اللي هو الدكتور هافتح تحت ما يكتب عليها قوي هو عنده حالتين كده ده في اول روند دايبيت يا بريك كامس دايبيت معاك ابو برشه ابو برشه كذا روند قبل كده يا بريك كامس يا يمكن كيس دي كل حاجه ممكن تيه فهي فيش مشكلة اللي هو عايب في كلها دي. معي ده كتب خلي بالتواق ده بكتب أحسر حاجة في السكر احسن حاجه في الضيابيتس فور إستيمياتي الفيتان راندي بانشوكتي هو فوصفة ضياء الجلسور أحلى من L-S ريشو أكتر من دين خلي بالتواق يعني الجلسور اهم وأخ أفضل من L-S طيب ميش طب اللي بعديها ده كتب النور بالبريغنانسي هل في ميه في النور تو ريستريكت سولت اند لا عارف لا عادي مش ما تزودش صح كده تزودش طب في النوربرينسي تاخد ملح تأكل عادي تاكل اكل عادي كده ما انتش مشترك خاصة كده طبعا هي مش هايبرتينسيف معاك ايه وما تزودش برضه الملح يعني نقطه بايز هي تزود الملح معاك بتركش ايه املح كتير او مخلل كتير او حاجات حادقه كتير معاك ده خطر مش معاك طب البوينت ده ايه الكالسيوم سبلمنت في اليوم عايزين جروب 2 جرام, جرام في اليوم جروب ممكن تاخد كبار كوبايتين كبار كل يوم في في في غريب جدا سلايت مره طفيت سجاير معايا دكاتره عشان اقول لك ايه يا ايه فكرت ان الكريتيكالكس جدا عشان ايه المشاكل اللي ممكن ايه مشاكل تعال انا اركب شويه السيوكي ممكن ممكن يادي البري ديرمينير طبعا بريتر بس كل بس بقى ممكن انا ابراقش بلاست على فكرة بيخلي الاس ضعيفة ممكن دركشر وممكن ريتير ريبر يا اما عشان دي بس سوالب كده ومقروض معايا دكاتره يا اما من المشاكل ممكن تحصل زي ابراحش ولسيطة ممكن تنسى. معايا دي بكرة يبقى الاسمومين نتخذ بالكم ان هو ليدسو بريتر طبعا طبعا طبع. اللي, جاي اللي اصغر من جسم من جسمه الطبيعي اللي وفديه يكون عليه على الاقل ميت جرام يعني جرام على قل فالعائل اصغير شو اي جرار بصنا في حاجة غريبة جدا في الكتب كده حاجه غريبه جدا ان ممكن ادي لك بلاسنتا بريوريا بلاسنتا ليه عشان ممكن يخلي بطن هنا فيه اللي هو السيتر فوق وحشه عايز توصل معايا بقى <ترصدني> يخلي بيخلي بطن السيتر تمام كده فممكن ودي حاجة لكنها موجودة في الدم تمام كده واديك كام اسئله ليه ممكن فوق وحشة. فوق وحشه فالعياده فوق هي فوق على على بحث واخدين بالكم فخلي بالكم ان ممكن ثاني في الاسئله غبيه وتحجه غريبه ان ممكن ياتي لدي الى لاسينتا بريليا طيب ممكن يؤدي مع بتوحها بقى والانفكشن زيادة وكده ممكن يؤدي لارشر يعني سموكي ممكن يؤدي, يؤدي بريد جنيت الأنوماليس؟ كونجياتا؟ لا مش روه مش رسموه، يبنزار عادي شل... إنسافيش اه... نتوكسي بلاسانتر تمام؟ الألخول بياد عشان يشالك فعن في فاشيو سنوي وما يزالك الألخول، في ألخول السندرو ترى دا, دا كاتر، عايز لكم سؤالتين روتين انبستيجيشن انقلودي روتين تمام سيس سي يعني هو تحليل ده تحليل بول البول عباره عن ايه يور لا اناليز وليس كلشر اناليز فور ايه بقى فور بروتينز تمام بول جلوكوز تمام فور بكتيريا تمام يبقى فور بكتيريا معايا بتاكره فور جلوكوز فور ده, ده هو, هو يور أناليس. طب فور و اتش تمام سي بي سي طبعا صح عانفين بقى حرص الحدودة ده كترة حرص. حرص. ادو هو هباطايتس. روبيلا وزيفتس. معاني ده كترة وروبيلا هو عن تمام? فور بروتينز فور بكتيريا فور ده جروب و, و و و سي, بي سي شنو في المغرب بنت معايا دكاتره وهيباتيتس وروبيلا وسر طب بص ده في حاجه برده مهمه قوي خلي بالكوا ان الباب اللي انتوا خدتوها اسمها سيرفايكو فاجينال سمير ده من بنناخد مسحة من كده من الباجنه عشان شوف لو في اي انفيكشن او اي حاجة اب ممكن تحط في الروتين انفستيجشن اللي هي الباب تيست اللي هي سيرفايكو فاجينال سمير معايا دكاتره سيرفايكو فاجينال طب شايف البارو فايروس بارو طبعا لا. طيب الهيربس سيملتس فيروس طبعا طب سايتون جاله فيروس طبعنا؟ ما مين طبعنا؟ ملحكي. سيفلس وروبينيا صح؟ طيب. عايز حكي على السؤال ده؟ صد صعب عليكم شوية بس ممكن يتحط في الآجة الكيرة. ايرليست فور ريتريبل ايرليست هي اسمها كوريونيك فيلا سام عباره كده كده to jest choroniczne złożenie, ale po pierwsze, choroniczny problem, doktor Ale الكورينيه بل... الاميسون جيزيز تعمله عن 16 سواء 16 دي عن 8 الى 12 سواء Earless Retrieval يعني اجيب اخذ Retrieval معي دي جاتلة في fetal dna is chorionic villasun chorionic villasun طيب ماشي سؤال دي جاتلة خلاص خذتوا لكم القصة دي؟ ماشي أقولت دي ساوند كارث الريسك ده فيه صح ولا لا افي او اور حتى عين ما ما ظهرش فاكرك اللي هو للاسف برضو الأجيال اللي هي احنا احنا يعني الاجيال اللي عملت الالترا لسه صغيرين بدري قوي شاب برضو مش في عملت كنت كنت حامل ممكن نسيبلك لا نسيبلك لا, نسيبلك لأ. فالأجيال مش ما ظهرتش لكن بيقال بس ايه صغير شوية. أي على, على طيب اتكان بي دان مش قل سنتيز صح من اللايكور بعيد عن البيبي اخد منه شويه يعني ايه مثلا 38 ويكس بيبقى ماتشور بيبقى ثلاثة دوت بتعرف من 0 ولا واحد ولا ولا بتعرف من الالتراساوند بتعرفني بلاسنتا الجريدين طيب هل ممكنها بالالتراساوند اه طيب يعني لا الفيدا وزن عارف واحد بيكتب عشان بالالتراساون ساوند افضل حاجه نعرف بيها وزن البيبي اكتب كرش البي اللي هو, هو ابدومينال سيركمفرنس افضل حاجه دكتوره بالالترا ساوند تعرفني وزن العيل هو كرشه هو الفيدا ابدومينال سيركمفرنس واحده مش كرش الام كرش العيل عايز افصل العيل مش عايز بقى بقى طيب ده نوت اوف توينز صعبه طبعا كلستر توينز ماشي طب كاد في انوماليز ممكن طبعا طبعا طيب باتنس اوس ازاي الشخص ده بيعمل باتنس ازاي بلاقي السيرفكس سيرفيكال كانال واسعه هي ممكن أربعة م بس ممكن اسمح لغاية 1 سم 1 سم لو الشبكه كاناله مور ذان 1 سم عادي باتنس يعني inner to inner diameter هو هنا كده بعض ازاي تتقص بكترة أزاي بإيه ازاي to inner diameter لو قررت واحد صمتي أول بكترة Length أقل من 25 مليليليتر أو لايك كده herniation او fetal membranes هاي دي الالترا Manifestations of Bachelors Service الانقباض انر اكتر من 1 سم معايا ده يعني وسع طول السيربكس المفروض هو الطول تقريبا يعني ب 2.5 سم ده لو اقل من 25 ده يعني ما كده قصر بدا يقصر بعد ما يقصر يفتح بعد شويه وبلده هيزيد و دي كلها مانيفيستاشنز اوف باتشولاس اوس معايا طيب bo can detect the site of implantation? عندría, I to że nie nie early the site of implantation. البيضاء السجي هو ألتراساون بيبقى ليه جدا عمد ما احترش فيه الحمل طيب سؤال ده كتبه مين أفضل في الحساب عمر الجنين؟ مين أفضل في حساب عمر الجنين؟ جديد سمع ايه جديد نيجلز رول معاك بسهل تفات قمتا؟ سيرتش يا جماعة فيه اختلافه بين الألتراساون والنيجلز في أول طريق اول ترايستر يوم يومين يا تجيب ثلاثه ممكن ايه مثلا هتلاقي اختلاف في حساب النيجز رول في اول نيجز وحساب وجه زون وحساب اللي هو الالترساوند تلاقي يومين اختلاف ما بين نيجز وبين التراساوند سكند ترايستر اسبوع معاده لا اختلاف اسبوع اختلاف يا اما بالبلس يا اما بالماينس السنترال ميستر اسبوعين اختلاف يعني ممكن نيجر الزور دي مثلا معاد الأطلاق دي معاد بعدها بسبعين فمش تحيط الأول ألتراساون بيزاد إمتع بيزاد أفضل ثيرت ويكس أفضل ثيرت ويكس نيجر الزور أفضل بكتير دي ببراحل من من الألتراساون لو احنا شاكين في حاجة لو أو حاجة. لكن لو ديها ديت مصبوط يبقى يبقى ايه أحسن الألتراساون نعم نيجي الزهول لو هي بس مش كاي نيجي الزهول اشتبقى شوله بديد وكان ده كله صعب بغضبيت لكن طبع نيجي الزهول هو افضل حاجة افضل مقرأت بسعب ماختلاط منهم بسيط لو كانت الاول ماشي خش على ايه بعدها قلصة كانت لك انا بس ايه قلصة بس ايه عايزة ايه حاجة وكده قلصة وكده قلصة لو انا لقيت مره ثانيه لو في ديشن سبع اسابيع و no كوت activity الأرض هنا بعدين بعد اسبوع معنى ده لو جيت عندنا ده كانت لو سبع اسابيع ومفيش كوتك ابليكيشن بعد ما نعيد بعد اسبوع طيب بص هنا ايه هو البيزس اوف نيجلز بقى هنا ماشي احنا قصة عايز عايز عندي ولا هو اتنين صحصحت من ده كتب... كده ايه بيس اوف كورنيجل يعني انت لو اول حاجة بيشت المال لو بيشت ايه شروط دي اول حاجه بكتبه عندي يعني شروط يعني حافظه بكثره اللي هو اول يوم. في اخر دوره زي ده اسمه ايه بالظبط اول دي حاجه ايه شروط دي حاجه تمام اسدكه واخر دوره جت عليها اخر دوره كانت دورة عادية جدا من حيث ومن حيث ومن زي دورة عادية ما يمفشل الدخطة هي جادت مع بس جادت نوصين او جات يوم واحد ما مش قلت بلا دي جادت كمية, كمية كبيرة بس ايه بس مثلا ايه اعرض مثلا ايام قليلة لا انا عادت لكاترة نفس الاخر دورة نفس الكمية ونفس عدد ايام زي اي دورة عادية خلاص كده ده كاترة بيانا اخلت بالك المعود The basis for legal zone بعد فكره الناس كلها في انترا سايكل خلي بالك دخلنا البرجنس كم اسبوع اه خلي بالكم هنا 280 يوم اوفيليشن اه من أوف أوبيليشن خلي بقى يعني هنا تقريبا ده من اول في اخر دوره ميعاد كده لغاية يوم الولادة الولاده اكتر على عمر الحمل مش 40 الحم بس هو ديب اسبوعين انا مش حامل فيهم صح من اول في اخر دوره ده ولاد على فكرة تكون ايه ولازم تكون إذا بقى day 14 بعد يعني لازم يكون الدوره عندها 28 يوم كمان يوم وحصل اختلاف في 28 يوم يبقى لازم اغير في النيفز شويه زي ما اللي ان شاء الله باذن الله اللي بعد الجايه تاني ازاي بحسب اقول مثلا ايه يوم ما اخذ يوم كذا ودورتها يوم تحسب لها ازاي غير دور دور في فالاختلاف كانت day 14 نقطه مهمه هو at day النهايه خلاص عشان هي حساب النيجر زي خلي بالكو يا دكاتره بتكون السيكل رجلر ده وتكون وتكون هنا في 8 يوم والاوفيليشن في day 14 طيب ات كمان؟ ات ات لازم ات ات اي ات او اي ات ات ات ات ات ات ات يعني اخر ثلاث ات ات كلها ات Of average amount, average duration. Mówimy, function jakiś hormonal affection labels, jest szósty. Trzy miesiące. Nie ma 11, trzy Nie ma Tak. كان 29 اكتوبر خلاص كده احسب بقى كده بسرعة جدا ان اول اللي هو يعني دوله امتى اول يوم في اخر دوره 26 كان اكتوبر واخر يوم 29 اكتوبر احسب لي احسب لي ثلاثين ثمانية؟ ثلاثين ثمانية. اختبر كم كم يوم؟ واحد خلاص كده بص عمشون ازاي الحدي واحد. اتنين. تلاتة اربعة. كمسة ستة. سبعة ثمانية. تسة عشر. حريق. اه بس دي هتيجي بعد كده ايه بالتقسيم ويوم. بس انا اه بس. بص كده تلاتين اكتوبر واحد ثلاثين. كده؟ بص دي ايه بالترتيب بتضيف 7 ايام ثم ضيف 19 من يمليش انا كاترة اخر يوم امن تبا يمليش يوم اول يوم 26 اكتوبر 7 كان 33 اكتوبر معاك كدة خلاص خلي بالكم انا ايه 7 في الاول 7 26 اكتوبر لكن اكتوبر كم كان يوم 31 يبقى ده بدايتها كام هنا 2 ها صح ولا صح هضيف شهور يعني ممكن نعمل ايه 9 شهور يا اناقص ناقص 3 واضيف سنه اناقص 3 يبقى كام شهر 8 واضيف سنه يعني النهارده كان كانت 2005 النهارده هتبقى 8 2006 اليوم الثاني من جوجاست او عدان صديق اول حاجه سرعة ايام ثم 29 سرعة ايام يبقى 30 عشرة شيل بقى الكامل او اللي هو ايه اليومين مع ده جده اللي بقى يومين يبقى اتنين حداشر شيل تلات شهور يبقى اتنين ثمانية ألفين ستة مين لسه مش اللي اخبروا انها صعب عليكم ولا ايه نعم اه مش مشكلة مش مشكلة Là đây là bọt. Đây. Ăy thì là bọt. Không có The Ames is can be used in detection of open neuron tube defects. Mà đây là kết luận. open neural tube defects, thì Ames protein Alpha الفا Alpha بروتين, بروتين. يكون موجود في الكمية كبيرة في اللايكو لما يكون هنا يخرم في أسيال الناس فخلي بكى دفعات النوم Ancides that useful insuspected open new cultural open new effect لين for detection of Alpha Phytoprotein ففعلا مهم طيب وبعد كالك اترى management of RH negative دي علي عليكم لسه بتب شوية اولوكم عليها management of RH negative في female عندوا خطه في الاطفال حاجه اسمها ليلز الشارت. ليلز الشارت. اللي بتشوف الزونز وعلى حسب اللي هو الافيكشن قد بتدخل ما اعمل ايه طب ليلز اللي كانت تعمل ازاي سنتيز الراجل ده كان راجل طيب جدا كده كان عامل 5 كانت اسمها كمان مع ال 5 ايام يعني متبني معايا عنده حب الأطفال. ومات اه والله عشان الورد بتاعي حساس تمام كده وهو ده على فكره رات ده يعني هو كان بيحب الاصوات جدا جدا جدا من كل جد حاجه في عمل اللي هو ار اتش تمام كده سنسديشن اللي هي بتاكره بعمل باخد الكبيه من بشوف فيها قد ايه بالرو حسب واحسب قد ايه بالرو حسب المانجر بتاعي برده اول واحد عمل انترا ليتريد فيتال سيرج كان بيفتح الرحم. ويفتح الكيس اللايكورد ويطلع العين لا بقى اي عمليه قح اي عملية دخل العين وكداخل العلى الثاني ويخيط حط سلايد ويخيط البرينز ويخيط بعد كده الراجل ده اللي اسمه ريلز ده جدا كامل إن شاء الله في درس ال ار اتش بس خلي بالك يا دكاتره ان ليه تشارج ليه تشارج طيب تست كانت بي في لا ده الكومبس تيست ده بلد ده بلد تيست ده سيرم سيرم أو بلد معاعدة فرائسة اللي قالتوا بالأبنى سنتيزس وده خلي بخلي ده سكرينيك تيست في المالش بتقف بس في ده السواحي الكومبس في, في اتش ان شاء الله ينفع بس السيرم مش قوي قوي اللي افضل لما انت بعيث السلمه عالي عايز تاكد ان اس من اللايكو عايز اكد كمان حاجه بقى ما السي ان اس بقى اسمها اسيكليس ترينز انزايم فالوقت اللايكو بلاقي فيه عايز برا سايكل اس ترينز ده بقى بالك هنا بقى في ممكن أشوف الانس ازاي ال اس او صح صح عايز اجيب عيني كده على فكره عين عين سخنه واجي افحص كل حاجه حامل وسكر عيني حامل وسكر هروح افحص كل حاجه فيها ماليش اي مشكله خالص هو الاحسن عندي من الدايكور معايا اخد منها عينه حتى اثنين من بس اتاكد ان هي عندها بس في الدايك ولا فلو عندك سوسبيكتد كوريا او, أو عيالها عندها فيبر حامل في, بور. في بور حتى لو من غير طيب ايشي كوش على ايه على بعدها معايا ده كترة فور طبعا في بقى مثالة مرتلت ريت المتالة من لاحقات المهم ما اول ما يحبه بدول عبارة ماتلة يعني ماتلة ريت يعني هي كلمة ريت صح ولا كلمة ريشيو أصح هي ريشيو ليه هي بتشوف وفيات الامهات وفيات او ولادات بسائل حمل اسائل ولاده اسائل جنين يعني اول 42 يومه بعد كشف خلاص كده ماليش دعوه لا لا ولا ولا بالسايد اوف بريجننس يعني ليمايتر ولا ترم ولا, ولا بوستر لا يهمني اي ولا انتراتراين ماليش دعوه اه لا ليه دعوه بعد كشفه ولا بالسايد اوف بريجننس لكن التيم دي ده ماكس لساعه بعد كشفه بالحمل أو من الولادة أو من أو هيكون هنا السبب ده اجريبيت زي قرد جديد كده اجريبيت بالحمل أو البربرية أو, أو معايا ده كترة؟ يبقى خلي بالكم هنا الكوز ايضا لحمل والولادة يمي اجريبيت بس ليش مثلا واحدة مثلا كده ايه واحد من الشباب اكسين ده كوز أو ماشي على خططة وده موسكما بوز أوف ديس تمام كده في امريكا مثلا كار اكسين اكتر سابق في امريكا كار اكسين معاك ما د مش تبعي ده خالص في المتامل الثالثه نعم واحده بشر في الشارع خوياته عربيه نبدا منبقى... نبدا نبدا نبسط الله يخليك نبدا يا جماعه عادي أ... قال ايه الوحده انا عارف ايوه ايوه بالظبط معاقة ده كترة. لا ق lainدى كترة. لا اكسدنتل ولا incidental. يعني انسدنتل يعني سبب دي بالصدفة زي مثلا واحدة كده بسا عندها بسا عن ايه ايه يعني, يعني, يعني, يعني, يعني, يعني ايه ده يعني يعني انسدنت يعني وارد يعني هي بس عندها ميلانومة. عندنا مثلا اي تيومر اي حاجه اللي كانت حصل بالصفه انها وجدت مع الحمل بالصدفة البعثه جدا يعني انتال صفه اكتر حاجه طب لا لا حدثة ولا صفه احنا عندنا اسباب ازي بالحمل او اكريج باي باي بريغنسي خلي بالك بالترتيب مين حاجة؟ الى, إلى حاجة ايه بطن كده التوكسيه يليه من بعد كده كارديك ديزيز يليه من بعد كده انير يليه من بعد كده انفكتش معاها بالترتيب عشان يبقى جد يعني كده والناس سؤال في الامبحان خلي بالك اهم سبب للمدام مونتاجيك ده اللي هو البوست بورتم هيمولج اهم سبب بوست بورتم يليها بعد كده بجد بقى التوكسيه يليها لانسيو يعني ايها الينيا؟ يعني ايها باها خاصة ايها كادرة وانفكشنز عاماتها الانفكشنز بالكم؟ خلي <تصفيق> بالكم برضا اقول ايها ايها؟ هياليها هي دا وليس هي لانها بصوا النامبر اوب ديسلز ده ليه؟ الف ليف بيرث مش مئة الف بريدنانسي. وده يا جماعه عشان احصائي بحت عشان عشانها بنحسب ليه في نعرف ناس اللي هو لو قلنا بريد دي ناس ممكن يهوتوا و يدفنوا تمام كده راحب ده ممكن آه واحدة مثلا سقط في بيت ما حد عنها حاجة لكن اللي بيرث عارف كويس قوي ده دا تمام في اللي هو في اللي هو المكتر معروف كويس قوي اللي بيرث فالنمبر لي بيرث في ده اللي خلي بالك اتذكر ان اهم أهم فاكتور بيقلب في فاكتور هو الانتي ميتاكي اهم فاكتور بيحدد حدوث اللي هو كده مشتري او هو الانتي ده المصري ما يعني برضو ما يمنعش الاجر الـ بيحد أحسن من عشر خمسة ده افضل سن معالك عشر خمسة ده احسن سن بتاع لكن ما لناش برضه بعد كده برضو مش مشكلة بس كله اللي قسمناه كل الحالة التانية ده جاتا البلد احسن ولادة في الدنيا التاني والتالت احسن ولادة التاني والتاني مشكده مفتايا التاني اسكى الاطفاء لان اول عيل ده ببديئة ضيئة شوية ولادة صعبة ولادة اه هو هو كده هو كله تقول كده, كده احسن ولاده الثاني الثالث واصعب ولاده اللي بعد الخامس مع دي ولاده سيئة جدا بقى صعبه جدا جدا اللي بعد الخامس أحسن ولادة ولاده الثاني الاولي بقى صعب بقى بعد الخامس بقى جدا جدا, جداً, جداً, جداً, جداً. الموضوع ده ما حتى الولاده ده احسن ديليفري هو الفاجينا حاله جراحه ثم طيب نخش كده على السؤال اللي بعده يلا يا دكتور ايه البيجر كورس او ايه النوست امبورتانت كورس كده او مين اكثر هي الموست هي الموست عجبني في الكتاب اللي هو الكتاب الازرق اللي دوت على طول ليك كانت على انا بقولها كان مختصر في كعيلة tricones كثينجل هو المنصمي اكس او الترنل يعني كعيلة tricones يليها بولي برويد. يليها الترنل لكن لو قلنا ده سينجل كروبسومة ابنورماليتي هو الترنل وقدين بقى من الفكره دي كعيلة كلها ده كثرة عيلة كلها على فكرة جماعة في tricones كمان مين مصرم ترايسمين جلس لذلكم معلومه كمان هو tricones اكتر tricones abortion مين هو tricones 16 ستة 16. 16. 16. 16. هو أكتر ترايسين بيعمل ما بيعمل لأبورشنز. ودي مرتبطة بكتاب مع أهم حاجة العلامة مين ترايس درامين ونيدرويد مين لو أنا قلت الواحد بس سنجل بس كروموسومات تيرنر طب مين في الترايسين أخر واحد في مين هو معايا بجاك بايس ايه حد لسه عنده اختلاط في القصة دي؟ في مشكلة؟ طيب ايش طيب كده؟ طيب هناك ابن تمام لكن ممنعش مطلئة فيه مين درجة عندي ايه جبابي ايه جبابي ايه كمان ايه شيرينج. يعني يعني اتشابه في الجينز ما بين الام وبين الاب بيحصل ابورشن كل الشهر ليه يسألني على المحاضرة ليه ما فيش شوب الابورشن هو بيحصل كتير طيب ليه بعد كده بجد خلي بالك الادوكرايا كورس مهمه برضه ايه النص كمان الادوكرايا كورس يعمل هو المصطلح ان الادوكرايا كورس يعمل ابورشن طب من في في اول عشرة اول مش ايام طبيعه اشمعنا عشان هيها البريجننسي معتبره اقرب بقى قبل بلا تطلع حل محل الكورب الصديه فبيعمل ناولي ابورشن في اول عشرة 10 اسابيع طيب كده. خلي بالكم زي زي مثلا سيبتم زي بايكرونيت ما كتير بيعمل, بيعمل كله ده لو ما او فيبروييد او باثلاس ممكن ينزل فخلي بالك ده هنا السكند تراميسريك ابورشنز ده مور مع طيب بص كده خلي بالكم هنا اهوت السيركولار بلايترا سنتر ده وبالو الابورشنز برضه ادي السيركولار مش عارف السكند مش عارفين ايه السيركولار بلايت اوف عني. براني بص ادي كده خلاص وينها أمرايكا كورو وينها بيجي كبه؟ ما عشق؟ بتبطل من دوه اللي هو الكورت وبلاسنتا والميوترس وبطل مين؟ بتبطل هذه كترة بيه أمني أهو أمني من برين اسمه أمني مغطي هذه كترة أمرايكا كورت مغطي بلاسنتا وعمل لالي لليوترس ده اسم الأمني فالنبدا هذا كترة هنا في كوريوم كوريوم اسم الكوريوم ايه؟ فرندوزون هنا بيت كوريون فراندوزا بيخلي بلكم الدكاترة مبرين بارد، اسم كوريون هي اسم كوريون لي. اسمه كوريون في ليدي مين متغطين المنظر عامل كده. باز كده عامل ازاي? اهو. اه دي هيدا هنا? اه دي هيدا الكوري الليدي خلاص? وهنا كده حتة الدسيديوة اللي راشقة فيها ركابتها اسمها ايه? اسمها دسيديوة بيه زالس برابا عليه. بيه اسمها دسيديوة بزالس. وده اسمه كوري ايه? كوريون دي صعبه الكوريون فراندوز ده بيضمر بيضمر بيضمر ما دائما كانت دايما ديت البليسنت بيضمر وبعدين يبقى ينتهي طب مين هيكمل الحتة دي؟ هيكمل بس ولا مغطي؟ مغطي. يبقى في اللي ده الميدور يدور هنشوف السايت على فكره ان شاء الله باذن الله ده ممكن يوم الخميس او الجمعه هنلاقي كده خلاص وده حواليها في رين في كده من دبل ليبرينس اللي هو عباره عن الكوري ال ام الكوري الليبي ال ام دي دبل أو فاسمها سيركم ده يعني ايه كلمة دهم يدور هنا فيهين بريمز ليه عن من الأمين and كورن الليت كده يدور مع يعني حوالي كده هذه من بريمز, من بريمز أتتش بضعف. ضعيف. ممكن سهل أول تلاقي إن بريمز راح فصل من راح من البلاسند تفصل تعمل أبركشو. ممكن حاجه ثانيه برضه التخزين ايه الاول العيب بيحصل او يحصلوا له انتروب دي ترايز او يحصلوا له كونجنتال فيتا ماتفورميشن دي اسمها سيركم باليت بريزنت كده دي ولا صعبه, صعبة؟ اللي ما يدور بريزنت يا دكاتره في طبقة طبق من layers من الكورنيلي بي قال لي هذه الطبقه ممكن ت... عادي جدا ممكن تفصل من بلا 6 وتعمل ابورشن بلا 6 ومدا السيوله وممكن تعمل ايجار وتعمل فيه تكتكس طبعا بلا تقدر امتى مع السكند تراينستريس فالسكه ما تعملش فيرست تراينسترا ابورشن لكنها تم مسكت ترصيلك ابورشن يا ممكن من ابورشن دام طيب الراديشن دعمل. طب اكسس في كتير تعمل معاده جت تعمل كل ده ابو طب انا اللي هو اسمه 1 control عشان في يا gestational diabetes ليه ما نمش ادورش ليه عشان خلي بالكوا ده جيستيشنال جلايكو دايستشنال بري فيري مايل انت مع السكند كوارتر لما يكون بقى, ويطلع بقى ده ده في ويطلع العكس بيطلع و بريستيرون و اتش بي ال و كورتيسترايتس ساعتها ده بقى يبان لك السكر دايما النص تايم ايه نلحق يبقى خلي بقى ان كلاس اي 1 كنترول لذلك مايل يعمل ابورشن تمام ممكن يعمل ابورشن ده ما يعملش طبعا لكن ممكن يبقى المشاكل في السكن ده اوف بريننسي بس ما يعملش ابورشن طب ايه اللي نبدا ابورشن عباره عن ايه اه هنا في حته عبد صعب عليكم شوية قاعد اقلم عليها اللي هو هايبرترتنيه ممكن تعمل مثلا دخلت ايه ممكن تعمل برضه ابورشن هايبرترتنيه ليه بقى ان البروتين عالي قوي بيزود الابورشن فراكتل العالي او ويزود الحمد علي الكاترة العالي مرضو الموضية كورة بسلطية سبحان الطر Background شيjdو في اف血 m في و لك يعني موت الكوربس الأصفر خلي بالكم المعلومه دي حلوة قوي قوي قوي كبيره جدا عشان يجي في درس اسمه كوربس بنتيا في ان الكورس الكوستن ضعيف لك من دون اسباب هو ده البرولاكت فده ان البرولاكت فيه في في سيولوجيكال ليفل لوتيو ولكنه في باثولوجيكال ليفل بيعمل لوتيو لتك بيموت الكوربس الأصفر طب نبدا برش على ايه لسه يلا يا The of non-aiwa, this is صح. That non-bible feast. of non تمام؟ في انا حامل. عليا. بيكبر. في بس اختفت. Hasanaya Dekata Hasana, zniknięcie objawów of Mogę się rozwijać. Hasana, utrata, przerwa ruchów stóp. Maya الجديد ده فصل البلازما منوع العادي ريق بالكم ادي فاكره فالهرمون دي كده خش عم بتتحلل وتنزل تتحلل وتنزل فبينت السائل لونه بني غامق اسمه برون يعني الفارسي اللي هو بيرقوق المجفف معايا كده الفارسي برون جوس تشارج يد تشارج لونه كده في كده بني غامق قوي اسمه برون جوس معاه ودي مميز جدا للسب مست ابورشن وانترو فيت اس كرونيك أبرقشو بلاسينتا اي سبب يكون بدي هيماتومة مستنية جود تلت تحلل تنزل برونجوز يعني مش ده إجنوستيك ولكنها ده كثرة اي هيماتومة هو بلا فترة بتعمل برونجوز استشارش خلي باكم برضي حتة مهمة ده كثرة خلي باكم في حتة مهمة المدالي تراينصايز صح؟ أصغر من ايه؟ أصغر من عمر الحمل للعين ميلو ريف باش then habitual abortion now it is abortion habitual abortion يعني overall three or more successive spontaneous abortions is spontaneous abortion to is spontaneous abortion not induced of يعني بص يا باشا اقل <واحد في> من <المية> 100 والداخله كانت شغلي شغل في اسات دكتوراه تعملي على بيتش ابورشن جيت اس فيري فيري لو فبطلع عيني وعوض ما اجيب العينين عندهم ايه عندهم عتكه شغل ابورشن طيب ايه الاسباب بقى ممكن اليا ما بيش ابورشن كده زي ايه بتاج ايه كمان? سبتمبر صح اي لوكال كوز زي مثلا ايه اشرمان سيندروم زي, زي سبتمبر هايبوبلاستيك يوتراس باي كورنويد ار في اس كمان كده اشر ممتاز تمام ايه المسكمة بس يا سطر بس مسكمة وباتره معايا كذا بطره طيب سؤال ماذا لكذا ايه معنى بكذا المسكمة فيتال قبل المذاهب اتجمع عليها مره عشان اكد عليها خلي بالكم بكذا ان هو ايه ان هو ترايس ويك معايا ونولد بيتمسك الاب تو 50% اوف اوف كيس معايا اشرح Owlukalkoż jest of zanonkoż, bo są różne. Jeżeli zameta, zameta idióbacz, of jest zamagrofa. Ja na wasalce kazałem właśnie, lookalkoż jest jest to Any indications, في عندي مجتمي يديو باسكي انا مش باب صغبية الابتش الابورشي ان جميل الابتش لكن النون بس. ايه of... يلا حتي يفكر. ايه ميديكال ديزيزيس. اه بس الشرط. To był ciężki nie odpowiadanie na żadne leczenie. Maja I by chciała nie I by chciała się martwić, by chciała się martwić, ماليج ناسي طبعا ما بيتضرش يستنى بقى لو مساء ماليج في اليوم في اي حاجة ماليج ناسي او البريست حتى ايه حتى بيكون ممكن ايه لو ايه ايه اختملت خط مصائد كرسلماتوزة معايا دا جاتا ماليج ناسي فبنعم ايه ترميش طيب في الفيتا زي ايه في الفيتا سي لو ما يقصرش الحملة خلاص خلاص ايش الحملة خلاص طب ايه تاني لبورد الفيتا بقى اخد ممكن ندور عليه كجزء malformations ليس malformations طبعا معاها ايه كمان مست ايه كمان مول لو بين المول فيزيكال موهيت باكتريا انا كده كده ايه بص يا دكاتره not all breast cancer خلاص not all breast cancer in pregnancy خلي بالكم not all cases of breast cancer or pregnancy الحاجه فيها انك تعتمد بس على ايه على هرموناتك اللي هو بيه اه ممكن لا ممكن لو هي, ممكن هي لو ده ده جيب جيب مش تبدل عجيزة جين خاصة انت ممكن هي يعني مثلا ايه مثلا او ماشي لو في breast cancer او مش كل أو breast cancer لا راكش طب ليه ما co complications of D and C. complications D and C ala katla. Mungkin akro, adhesions, post-abortive bleeding. syndrome, and white classification. روشو عالضايبيتس بها الحياة المحبابة الاوي كنت ترى اهربا فتاح ضايبيتس احبها اوي ضايبيتس بي سي دي بي سي دي F-R-H-T a ا c e د كهرباء مالي ال-A هو مين هو الجستشنال ديابتس مليس يعني جستشنال يعني هل اسمه يرى ايه و ايه هي ايه a ايه و a هي ايه هي ايه هي أقل من 105 وخمسة جرام دي جورب هنا أبنورمال فاستنج طيب إيه فاستنج ما كانتش متصبطة ما كانتش متصبطة صينا لما تداج لحظه دي عايزة جاست بضاية كنترول لكن أبنورمال فاستنج عايزة إنسور بضاية بلاس إنسور خلاص يبقى اينا لكاترة الايه؟ لها ميه؟ لها ميه؟ معانيا لكاترة ميه؟ انتقالت من الاي وان و اي تو الاي وان نور من فاصلي 105 الاي و من اما و السوي according to the onset of the disease وال duration واستمر ال day إمتى بدأ خاص 20 B, 20 B, B, B, B, B, B, B, B, się B, B, B, 10 B, B, B, B, B, B, B, B, B, lat 10 20 معاها ده يبقى خلي باكم ال-B هي كثرة متاخر تمام؟ وده كويس، ودات قليل حلو ال دي العكس والسي واسد والسي و... بقى العكس c اما فيه قبرة عن قبرة عن سكر ضيابيس 4 4 والار فور 4 رتيب يعني رتيب يعني اللي بنسميه for life death طول رتيب نوبس طول life death وعش. وال R4 ischemic بعد nephropathy عملنا transplant of kidney يا مارا تلاش تتابع هنا عنا التسلية وايد معاه تسلية وايد. ال A A1 normal fasting معاي الـ 2 ايه وانا عايز بيت لكن الـ 2 عايز بيت بيت باس انسو الـ B و C و D to age of بدأ امتى واستمره التين B بدأ من عكسه C f r -nobis. h Heart Disease و T-Transplant طب هذا لو المرض بدأ مع العيانه وهي عندها مثلا 19 سنة بدأ الأمسك عشر سنة بدأ عشر سنة معاها كذا والدوريشن كان 22 سنة صحيح عندناها تحت 40 سنة ومحانة 41 سنة حالي. بدأ معا المرض يعملها عشر سنة واستمر معاها 22 سنة يبقى دي هذا كثرة أنا كلاس نقل الأسوأ دايما الأسوأ دايما معاها دا كثرة يبقى دي كلاس ايه دي كلاس ايه يا شباب كلاس دي صح ولا مش كلاسي هنا الكينين دي اللي هي بدانا معاها تبع كلاسي بس استمر تبع كلاسي اختبانا اسود فلما استمر مع اي سن وحصل مع باك جراوند يبقى شايت جرافيك يبقى كلاس ار بدا حصل في اي سن وحصل اي سن حصل يبقى كلاس اف بالكم؟ ده ده اختل اختل الاسود طب يلا هنا عيالنا واحد وعشرين سنه هاد سبتين يوسف ممكن ممكن على لكتر دي ممكن تلاقي هنا هاد الاجابات ايه سبتين يوسف ها ها ها ها ها ها ها ها ايه ها كلاس ها بفكر كده بفكر كده. ها ها ها ها ها ها ها ها ها معي رجاء الراس ايه الراس هنا على من عشرة. بس دي مش كده هي بس دي كده دي. دي بدأ معها مروي 17 سنة 21 سنة واستمر 17 معليش يعني هي بس الجملة هنا مش ماشي ايه هنا بدأ معها وهي عندها ساعة 11 سنة واستمر 17 خلاص كده يا ايه دك عندها عندها سنة بدأ معي عندها هو سنة دي 17 سنة. دي بلس ايه, بلس إيه؟ tak, w razie, jak wiesz, 35 for 5 years. plus رجل بعد يبغى يشتري يلا شتري واحد رجل قال بصبر واحد رجل واحد سنة هذا دايتس at 29 weeks at هذا nine ها دايتير يبغون دايت weeks of gestation made gestational طيب for 74 ويكس. وفي مدينه بس مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه اه طيب مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه طيب مدينه مدينه مدينه مدينه طيب مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه الريسك فاكتور A4 ده زيينا ده كتله الماكر سوبيا الريسك Macrosomia ده ليه الواحد ده الماكر سوبيا عايز في ممكن معادة في نجاوك ايه فيه فول هيدران ببعض رسك فور ديابيتس طيب كيف تساكسدين يا كيف تساكسدين بقى خالص طيب البريك لانسي. لا. طب ده كان والبريك لانسي. مين مين حد يعرف احنا لكده ايه بقى هو الكلام ده خلي بالك انا كتر ان البري نفسه عباره عن ايه عن اكتر من بازو هنا, معاش هنا في في في تمام مع اذا عند السيليام بيحصل ازري مين يأخذ ابا هذا بروستاجلاندينز فده يعني الميكانيزم of ذا بيس ديج هو الباسكلوسي ايه باسكلوسي ان هنا ال ال ال, ال... ديبيس بتاع السيليام بدل ما باخد البروستاجلاندينز فالباسك تراكتورز تاخد ابا بتعمل ايه ده الميكانيزم مره ثانيه مره ثانيه ليه ده بيحصل بريكلامسيا ليه عامه لقصه اللي عن بروستاجلاندينز يعني ايه بيحصل يا دكاتره ان الباسكوستريكتورس اكتر من الباسودريت فبيحصل برين كلاس هنا في الانوجيليوم اهو بيحصل مع الدايبيت حساب الباسكلوت بيجوز مين دي؟ الباسو ليك مين يعدي طيب مع, مع خدنا في مع صح؟ ما مع مع ان الدكاتره اللي دايبيتس مين جاب لانا بي حصل بس كرافة سيبيت قلل لباس وضيابي بس بس طيب مش بقى على effect of diabetes أو على الضيابيس بقى, بقى ايه effect بقى اه Elbragments على الضيابيس ايه بقى دقى خلي بالكم اه انه نقل على الضيابيس نفسه انه نقلق بقى ان Elbragments Diabetes يعني انك قد سكر تماما واسداء الحملة جدها سكر حملة طب ايه ليه ده كثيرا؟ ليه بيحصل كثيرا؟ هرموز طلع منه بلاسينتا زي بيه إيسترجل، فروجسترون، هرمون من حيث الكمل جريد بريكنانسي اسمه هومن بلاسينتا اللاكتر والكورتيزون بيطلع منه بيطلع منه بلاسينتا حاجات تانية الان بلاسينت طلع برضه إنزايم هذا بيكسر الإنسولي، اسمه إنسوليز إنزايم مع هذا كثيرا؟ طبعا بيحصل فيه في الحمل برضه شوية relative deficiency of vitamin B12 والكروميوم المهمين جداً ليه يعني في <تصفيق> الحمل بيقيل بيقيل الكروميوم بيطلع انسولين بيطلع هرمونز بتقصى على أي على خلي بالك إذا كنت في يوض المهمة إيه إذا كنت مهمة إن إذا كنت أو المتابلز <تصفيق> أو بلوكوز <الـ تصفيق> أو الأكتبتي <تصفيق> أو إنسوني <الـ تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تنقصب إلى مرحلة أول مرحلة وده نص الحمل الأولاد يكون فيها الانسولين شغال سوبر إنسوني 100 -100. بدي اسمها انسون سينس تيبسي ايه السبب ان الرسبتر ريح الرسبتر بتاعتي ده زي ما اي حاجه بتزيد في الحمل الرسبتر بتزيد في الحمل برضه فهنا انكريس رسبتر في نص حمل اولادي لكن نص حمل التاني هو فيه انكريس رسبتر برضه مش مشكله خالص لكن فيه هرمون زياده فيه الانسونيز الانزعين فيه تكريس فيتاميون ب والكروميوم ده كل قاده يا ايه الانسون ده هنا مش عارف اشتغل هنا في انسون هي ده فتره رزيستنس يبقى خلي بالكم النص اول الحمل ده بيس باي فيزيك اول حمل في انسولين سستين والريكويرمنتس اوف النص اول في انسولين بتزيد ايش ما هي باينه هنا برضه بس هنا في معوقات اخرى للانسولين اللي الهرمونز والانزيمز على مين على هنا باي فيزيك وليس تراي فيزيك فيش تراي. هما باي فيزيك كده خلي بالك عشان اهوت ال خلي بالكم more frequent أثناء الحمل. The مور more معاك الكنترول The control is very difficult أثناء الحمل. معك. ومع كده صهيب جلاسيния وهذا جلاسيния لخبطة جدا في السكر أثناء أثناء الحمل. طيب. هو ده افكت على كل requirements ان early pregnancy عشان فرمز. طيب على اول حاجه على الام على الماتيرنال بقى نفسها ها اجيب لاكتفور ممكن تحصل اه ممكن تحصل جلايسيميا طبعا مش معنى ان الجلوكوز بيخطف في البول والبيبي بياخد مع في انسولين ستيبيتي معايا الاكواس نتاع الولاده بيتحرك كتير قوي واسال لاكتيشن على اللبن واسال البربيريوم لما بقلش هورمونز الانسولين بتاعه بيتفرع مش بيصل هنا الكروموس على تبلاسينفا كلها نسلت مع انسلت بلاسينفا يبقى الانسلت انقبوز فهي من هايبوغلاسينيا في البرجرين معايا هادا كثير اش معايا طيب فهنا في تندنسي فور هايبوغلاسينيا اسبيشا تورينج ليبا ممكن يحصل برضو ديابيتك جيدو أسلوزس طبعا ليه؟ لو ما عندش انسلت تعطيها هادا كثير اي خلية في الجسم بيخشها هادا كثير اعمالنا أسد وجولوكوز بمين بانسلت لكن الف خش فري في فري فاتي اسيدز فري فلو مفيش انسولين مش هيخش بيه كل الازمرهات جوه الخلايا. لكن مين هيخش هيخش يخش يطلع بيه منه بقى ايه الخلايا تاكل الفري فاتات طالع ايه ايه منها طلع بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد واكيتو اسيتيك اسيد واسيتو اسيتيك اسيد اسمها كيتون بطيس معايا يا جتا فممكن كيتوز طبعا لو في انسولين بريك إيه ممكن نفسك بعدين. مونيريا في سكر على فكره في تحبي تحبي زي أي بيحب يعني على سكر. يعني والحمل والحمل اللي فيه سكر مريان كمان جلوكوز. يبقى جلوكوز كده بيبقى بيبقى دي كل شوي. Tyle. prognosis, of chronic, biological complications. Dzhehnan more frequent. Complications ketir. Maga ale kate? Zeyre The poli hydrops The 90% ده بتاع ايديو يعني معنى كده لو أنت عملت كنترول للدايبيتس قايل جدا ديرنج ذا ممكن يحصل معك بولا هيدرنوس وبيغلطك انت هي ايديو باسيك ما تزعلش من نفسك معايا دكاتره فهنا خلفه سخنه ايديو باسيك الارج هيدرنوس مش ترير لو حصل اي جي ار وده ممكن يحصل مع الدايبيتس عالي ممكن يبقى كبير اه 40% ممكن يبقى عادي عادي 40% ممكن يبقى اي جي ار 20% هادي الاي جي البورس ممكن اسمها اولي جين جراديش بالنسبه ايه؟ ايه؟ معايا كتب طب تمام الفيدل افكتس صح ايه, أهم معرفة إيه؟ هي الكارديوباثي كارديوباثي يا ريه بعد كده اوبي طب ايه الدياجنوستيك دياجنوستيك مالفورميشنز اوف دا بيس هي اسمها ايه؟ هي اسمها ايه اسميه؟ Fairly, there is <głos> no diagnostic information of that. No diagnostic, no diagnostic. ولكن أنا بيجي Nie ma يعني اسبستي. يعني تصل مع عياله، أفكر إني ممكن يكون Nie ma من حالتين ما كانوش داينوسيا مع حالتين ثقره اشانسس ما كانواوش مش هي يعني. طيب طبعا بيحصل مالفورميشن وفي بور كنترول صح في اسس ديبندنت ولا راي اسس تمام المالفورميشن وليه وليه والمورتاليتي قلت جدا في آخر ثلاثين سنة مش معنى. علشان خاطر اكتشاف الانسومن واستخدام وصلة باست البنتينج في العلاقة. معايا ده جادرة تاخد في علاقة بقوة عشان كده كل اللي الكمبليكيشن كلها قلت عشان اصدام الانسومن. خلوها يا جاد العيد اللي بقعنه يبص العيد اللي بقعنه بيه يبقى عنه عندها هاي هاي بو أي هاي بو هاي ولا هاي بو أي فلما هو عنده ماغنيزيا فهذاك بديك في لود الماغنيسيوم ولاي مع هذا كتر شو هن بغيهم ماغنيسيوم فتكريز بديك في لود شلحل الفخذ ماجيس في لود لود عنده نعدها عيلة هاي في البول بتاعه مع هذا كتر هاي بس نوت يوريا كان هايبر جليسيميا اك هايبوجليسيميا طالب بعد كام ان شاء الله الدرس يلا كده خلي بالك يا دكتره لازم, لازم نعمل حاجه اسمها يونيفرسال سكرين يعني ايه بس يعني يونيفرسال سكرين يعني كل العائلات كل حوالك شول بي سكريند فور ديابيتس مينيتس عارف يا دكتره Let me have for all diabetes. Call diabetes and all the diabetes are screening for diabetes. If I have a investigation, should be screened for all cases. pregnant for diabetes. pregnant school screening for diabetes all the are screening for diabetes. one <تصفيق> جولوكوز لود تيست معاهم من خمسين جروم فخمسين جروم من كامل أقل من 140 ميلي جروم بردي أقل 140 140 كمه أزياد معاك طبعا هنا عايزة كونفرميشن كونفرميشن كونفرميشن فعاك لو السكرينين تلع بسطر والكونفرميشن تلع نجابي اللي هو 3 hours دي نعيد بعد 4 أي أربعة نعيد بعد شهر معاد شهر نعيد مرة تانية بعد four weeks نعيد تستيه. اللي هو اللي هو three hours مرة تانية بعد شهر كده بعد 4 سريعة إذا لو ال screen ترى positive والconfirmation ترى negative this ما potential private this ما potential private معه محتاج confirmation إزاي 3 hours مرة تانية بعد أربعة سريعة the hour مرة تانية بعد 4 بعد, بعد شهر tak, to co jest ważne dla diabetesu, to to, że Allah zawsze zalecał diabetes wcześniej w życiu. To To jest ważne dla dzieci. خلال الفasting بلاك غلوكوز غلوكوز كان diabetes صح ولا مش هو أحسن هو طبعا كان excludes الأورام اللي fasting غلوكوز لإن احنا عندنا diabetes وال fasting normal هي 1 يعني fasting fasting ده كان excludes diabetes انت عندنا 1 normal fasting وما كان diabetes صح ولا هناخد ان شاء الله بايدينا يعني احفظوا لي بقى كده الارقام هو البلط والبلازما اللي هو بقى ايه الجلوكوز 1 اور دي محور السؤال بيحبه دكتور الكهرباء الكيس دبل ارقام احنا هناخدها ان شاء الله وهنحل بقى الكيس ان شاء الله مهم بقى ده. طيب يا دكتور Prekonsepcyjne kontrola diabetes. A1C. 10. 10 10. Two, 10%. A1C. مع هذه الكتلة كيف الدايت يكون اقل من 10% في المئة نسبة من 10% في المئة هذه الكتلة دون ريسك اللي هو الحموضة إيونسي يشوف الغلووز كنترول إذا بيفس كم مونس؟ ثري مونس مع هذه الكتلة عمر أربسية عمرها مائة يوم في الأطفال وستين يوم في الكبار زينا. وبيشوف هذه الكتلة الكنترول مع w tym roku, to jest to coś, co jest w tym roku. I to jest w tym roku. I to jest w tym roku. I to ايه اللي هنا فعلا سير فيتال افكت ازاي؟ بتعمل في البي ده وزودت البنكرياس في برودكشن اوف في فبتمنى هيبليسيه الجليكيميا بيبدا بقى ايه يحصل له غير هيبليسيه كمان خلي داخل الجلوكوز وانسولين كتير بيخلي كبير بيتا والميكروسوميا ويخلي كل الابنورماليتيز كلها زياده اللي هو في او فيتال كومبليكيشنز كلها زياده معايا يعني فيتال ووليت كلها زيادة هنا كده عشان ده كتير سر على فكره مشكله دي دوت هو يعني داخل الجلوكوز ذو ال اتش يبقى ضاع ده ما يتنسى عنده هايبر السنينه فعنده هايپوجليسيميا وجع عنده هايبر كالسيوم زيادة وهي كل المرض كل هذه الكومليكيشن كلها بتسمع مين. مع فورا هايبر هايپوجليسيميا دي اول بوينت البوينت ان هو ايه كمان ما بعيش حلو للبيتس. مش كنترول زي مش هو بيست مش, مش وعلى شاء الله ذلك بيزندا على use of oral hypoglycemics very very near use كده. لكن في بعض مع خلي the I دايت النتروكس دايت الكانديس نعملها كنترول الدخله كلها اجمل اما السيف مفتح طب ايه وضع انت مثل مالش في وهي دلوقتي حامل هنعمل لها هي تكاثره الجنتول تمام طب انا هسالوا هسأل سيل جاد حيه جاد صلب بتبقى اكتر ولا جرعه المغربية هو المغربيه تبقى اكبر جاد هي معها صح ده مش صح تلتين صح ولكن يمكنك التعليم على مستوى الفطار اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي هدفك دايماً اخلي بعد الوكبات دايماً اقل من كانت اقل واربعين ميدي جرون برديشن. يعني اعبارت الكونترول ده ازاي؟ اننا بعملها بعد كل وكبة 1 اوار بوست برانل وان اوار لازم يجري اقل من 140 واربعين لا هذا الشغل، ها، بس كذا كذا ال، لا وداه بده شحمس، أيوة كذا كذا كذا، كذا لا لا حرام عليك لا لا شغين طيب الشغل بسيط الما، لا تميني. طب بس كاترة بقى يجب كده بقى على بقى بقى كم كالوري في اليوم؟ كم كالوري هايوة من قسم مدى الكل كيلو كالوري بردين معاها ده كاترة؟ بتأسف ازاي ده الكالوريز 500 كم؟ 500 ايه؟ كاربويدريز 50% كاربويدريز طب ده دي في ده كاترة؟ فات طب 20 في المائة يا شباب؟ فروتيز طب الكاربويدريز احيى ده كاترة اللي هي استيم بالكاربويدريز ولا ستارش وحادي كومبكس الكمplex طب في الفيت الاحسن ذكرت زيت ولا سمنة زيت احسن ده مثلا كويس. طب في البروتين الهاي فيروسك الفيرو تام ولا الفول والطعامية وكل كله طبعا الخاري فيروسك الفيرو احسن بتجد معه وانضافني فيتامين فيتامين د. طب اسألك انت الترتيب سنتك بيت يعني كم تقريبا ومية صح. يعني ألف ومئتين صح ولا مش صح ألف ومئتين. ألف دوت. عارفين الكالوري أو اللي هو الجرام كربوهيدريات كم كالوري؟ أربعة. يعني عايزين كم جرام كربوهيدريات؟ ترتمية. يبقى خلنا نفكر نفكر الوصفة نفسها خبيث جدا. إحنا في الكربوهيدرات ده. تقريبا ما يقرب من 50 إلى 300 جرام هل كده في اي على فكرة في اي سناكس كده او في اي اكل عندكم على فكرة خلاص كده مكتوب الجرامات كان جرام حجة اليوم خلي بأكم خلي بأكم في ناسبه عندهم متخصين جرامك عايزك اليوم مثلا جرام معي؟ خلي بالكم خلي بالكم في العائلة بابدك ايوان نوت لا حديها كاربوهدريت حديها السكريات برضو بس المقدار الديه جرام مع انت خالص عشان عشان عايز اديها لكاتر احنا قلنا عندي كم كالوري نصوم الف ومتين. طب احسبها ازاي ده كم جرام اقسم الف ومتين? على 4 كالوريس. طب كم بروتين اقسم على 4 برضه طب كم فات؟ اقسم على كم فات على تسعة. لان الجرام فات بدي ايه بيدي, بيدي تاني يعني انا هبص لك انا هاتين اهوت عايزين احنا الكالوريز الكربوهيدرات عايزين ديه قلنا من إلى قول 2000،, 2000 يعني الصوم يبقى 1000، 1000 1000 مع هذه كتلة 1000 يعني النصوص يبقى 1000 1000 على أربعة يبقى 50، عشان الواحد مع هذه كتلة يحسب بقى كالوري، فهو على فكرة عايزين عايزين ده برضو النيفر ده عايزين كلنا عايزين 1000 أي حاجة ولا حتى الاقيش نفسي كان معبى فيها اشمعى مثلا السيسو والحاجه دي تقول لي عليه كم جرام بالظبط كان كم جرام معايا دي قلت ترى قبل المحلهو كانت حت سؤال صعب قوي صعب قوي عليك صعب جدا تمام كل دكتور نباش ده ان شاء الله عارفين يا جماعه الطريقه اللي هو كاتبينه التفس اسمها سلايدنج سكيت سلايدنج سكيت طريقه قديمه جدا هما لو شاء الله اشتغل <تصفيق> <تصفيق> سويش؟ لا سويش زي لا، سويش دي برضه بقى نيسكي. إيش قاعد يسكين؟ أبى تثي وتد. بقى بقى إيه؟ لا يحصل هاي بقى غلاسيمي أو مزاج مشوي. هاي بقى غلاسيمي أو مناقص شوي. فهناك بقى يعني الرجال اللي عايز تخش على نت؟ لا. ده بقى حاجة تانية كده بقى اسمه بقى ما دي في حاجة من نت كمان خوش على لا <تصفيق> لا لا بس انت بس, بس خوش وقت ايه دي اسمه صاني موسكي مش هده هتخوش عاللد على الحاجة كده لات بكرة ده شو او لغاية الخميس ان الله حاجة اسمها الدافن كده عليها بس كده بس ايه عشان خفلها بادة قولها ان شاء الله بقى انتوا دي الحاجة الريسي والحاجة بنادة لوم تير نيوز ودي الرسولة دلوقتي الناس عارفه فيه عيات صغر تتشيك ازاي تاخد الحقام ازاي تاخد حلقة ازاي سلائد نسكيل ده و اتديه الكلام ده كلام قدين ده سهد قد من الكلام ده و سلائد الجديد بقى ده؟, بقى ده بقى دوت شاء الله لكم على فكرتها بس ان شاء الله في اليوم الخميس الجاي ان شاء الله أو يوم طيب بصر الآن بخلي بقلي هدى ان انا بدي ايه بدي نط انسل خلاص نطور محيبو بلايسان وسععد مستوات على قد بدي بدي twice دي. Twice دي ممكن دي. ايه دي اللي بخلي كتره يعني ايه بالليل صح؟ بتاخد عليه أحونا الساعة سبع، ذاك كتر أحونا الساعة خمسة، الساعه صباح، والساعة خمسة مساء، والساعة بس ما تراي دي، بعمل لي ذاك التدليت إني بيجي، وجدنا therefore better control احسن كنترول احسن إني بيجي من time دي، طب مين أحسن؟ ديلي ديلي ولا وجدنا هو no difference. خالص بين الثلاثة ومثل بس هو التويس للي يعني لما يبقى حلقة لابدى فاش ممكن دي لسنا داشتن اول. هي افضل. هي كيوز الساعة. نو مور او ناتين مور عن اللي هو الثلاثة اللي في جانبان. طيب لكاترة بصوا بقى شراء. الثلاثة انت لو ايه وان. إي انت إيه وانا على فكرة ده تامد وقتها ده عايزه بس بس ده يعني عامة هي ريسك يعني يعني 40 اسبوع ويوم لأمه 40 اسبوع معاها دكترا يبقى هنا سبونتينيوس ديبري لكن لو أي حيات تامد ده يعني حتى كلاس ايه 2 أول اللي هي بقى بقيتة ديابيتس بقى مش عن سيرتي ايه سيرتي ويكس بس أبما مدي بديدي على عيامة I have to ensure that long ماجوريتي معاده اختبار ما شفت يعني انا انتي 69 بس الشرط ما شرط كل اللانج الونج ابكشن معايا يا كاترين طيب خلينا انت ممكن تعمل بدري شويه لو في لو ريكورد بانكس اكسبلينت اند تر يوتراين لو حصل اكسبلينت انت توك ذا والد العيانه عدم متصل العي فيه والد قلت شويه شويه بدري شويه أولها عندك Communication خاصة زي مثل Pregnancy Communication خاصة. طب يقول لك ها Pregnancy Every Pregnancy هي واحدة من الدم Pregnancy يعني نورمال تماما. أي مشكلة مع ومع Pregnancy حصلها Hypertension. هذا Hypertension يكون Hypertension بس Hypertension نوع ده فقط. اسمه Brutonurik, pregnancy induced just hypertension, أو اسمها preeclampsia. A حتى fits كمان اسماء اسماء eclampsia. ها eclampsia. طيب خلي is hypertension and bruntonia. The edema, is not essential for diagnosis. Ma موجودة خلوبار. اش طبيعي مش لكن preeclampsia hypertension مع of pregnancy. وإيه كان ممكن تحصل في أحوال محددة انتسب في أحوال انت محددة في الريكتلرمون أو في الإنسانية جيستيشنال تروفوكلاستيك ديزيز الجي تي دي تمام؟ أو لو فيه مالفول بريغنانسي أو أنتي إفوسفوليبت أنتي باتسندروم معاه بكترة كل ده ممكن تحصل إيه في الفرسفوليبت أنتي جاب أو لو كان هنا مالفول أول او لو كانت دي بريكام اكثر ادفاتا مصر دي جنس بتحصلش دي قوي بدايات يعني بسكنده هينجوا بس عشان خاطر دبليو اس لكن العلم الشيء المالت بريجننسي ما بيعملش ريكانسيرتي الان دي كافته مور كبير على ال دي عليها خلي بالك ده مور كبير ال دي كافته طبعا مش عشان استب بدري قوي اكيد ده بوزيتيف طيب ايه ابيشنت هو واز بريڤيوسلي نورمال كونسيبت نورمال ايه الفاكتورز قول هايبرتينشن بس كروبس يف عليه بروتينز كمان تبقى ايه فيتنس اه افريكان امريكان بريس مش لا فقط امريكان حصص الصينيين ما يفهمش ده دايتيس صح لكن ايج قال لي 20 سنة لو قال من 15 سنة قال لك اه يعني ده سكي في دي يونج والفيو لان دخل 20 15 سنة زي الفل زي الفل 15 سنة زي الفل في الحمل مع انك العالي من 15 يقول لك ماشي قال لي مثلا من ايه مثلا 16 لا مش لكن أعلم أشياء لا. طيب، ماذا كتب؟ البطانجي بقى ايه اللي بيحصل بعد كتب البطانجي؟ طيب يلا، اتبعيش النقطة اللي احنا عايزين اعرفها ايه في البطانجي؟ Decrease L-G-F-R Glomerular Filtration Late ليه اللي في في بقى, بقى بس. في عشان بس ترياسوبولوريا فالقصة كلها في بري اكلامبسيا كلمه السير هي الجينالايز باوز بس في دي في بسس معاك يبقى انا خلي بالك ان ده تنون الباسودج ديكريز جلوميرولر كشري طبعا وبتقول تمام بلازما يوريك اسيد اليوريك اسيد اي دي وعلى فكره خلي بالك القر في البري اكلامبسيا حاجه في غايه الاهميه مش معنى It is the to be affected in brain cancer. Chyba, ja mała, very specific for brain cancer. No, akty, ryzyk bady, gdyn. The first and the most specific renal function to be affected. Aureic acid, hydryd, belatin. Aureic renal failure. Dlach, acid, excretion, d-a. Toخلص acid of acid, jest w ده بيتوقع كتير قوي ان يحصل على دكاتره كان كريز برودكشن انكريز برودكشن مع دي كريز ديستريشن فبعديها دكاتره في بروتوريا طبعا ليه يا ساتر كده ليه كده بتتكسر فبيجي لنا طب مين اصح بروتينوريا ولا الجل مونوريا بروتوريا هي حصل تكسير للبروتين اللي كسرت عندنا بروتين كتير قوي لقيت بروتوريا بقى شويه تنقص عشان الكيس مع هذا الجدول في نوتاس هو معلم الجافر الكيس الشركات كيس قص بريطانيا. أكتب مية. مية، مهم قوي. عشان تقدر تفتح ممكن عبئها جامد أوي. حبة والأرقام اللي هي اللي مية، مية. بير دي او برليتر نفس الكلام اما الخمسمية ميلي جرام بير دي سي ليتر. ودي بتسوى عالذكرى خمس ثلاث ميلي جرام برليتر مية تلتمية خمسمية مية ميلي جرام هل سحوى مية اول عين الشيء انا دي سليتر. <تصفيق> <تصفيق> لا بص أنا أو. علي, كل. ده على كل, علي كل بس يعني ده شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل كل شلونه بس شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه هنا شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه كل شلونه ثلث ميه خصوصي جرام بير لتر المثال جرام بير لتر الديس لتر 10 بص لقدام ال دي, دي, دي, دي, دي, دي النورمال مع الحظ مية ال مش نورمال بس انت انكيت أول تناخمسمية سيلير برتوري، مارح تاني على كذا، هي أربع ميت جرام. ده جرام. ده ده جدا. جدا. التلتمية. التلتمية. في مللي غرام ده أو مللي ده نورمال، الحمل عادي بس لكن بتناخمسمية إل بس لسه ماي بري انا في اللي تفسد لي كلثيا اكتر من 6 جرام بير لتر او اكتر من 5 جرام بير لتر ما كده اكتر من 5000 5 جرام دمس جرام بير لتر او اكتر من 5000 مل جرام بير لتر او أكثر من كده بس 300 مع أي كده في لا شوفها. هي أرقبنا 300-300-500 أي أرقب في أي مكان تاني تشوفها <تصفيق> اشطبه فمعنش هي راس فيها آه, اه اه لا غير. ما نص جرام؟ بص بقى نص نص جرام؟ ما دي اه، معلش، انا أخبر يا الله، أصدقى يلبرز برز ناصلتك ده ماتين لخمسة جرام فهي بتشتب كله معلش اشتب عدد كله يمشي لأرقم دين انا فاهم والله جرام نص جرام, ده نص جرام ليه دي جرام دي نص جرام نص جرام ده مش عايزة اصبتت بس كده يعني هو هي كلها وحيك وحيك طيب دكاترة بيحصل بقى دكاترة عندينا دكاترة ايه بقى ايه؟ بيحصل صح؟ جنراليز اديمة اللي دم على طول ديمو كونسنتريشن كونسنتريشن صح ايه طيب السنة لذا برفيوجن باسط بس طبعا وانكريز ثرومبوكسان هي وشاش بريكامس كلها الكريز البازو كوليسترول روست اكتر من البازو بلبس ليدنز فتعرفش على بعد اكريت الديكش بقى ده كده يلا السي اللي هايبر من كام او يساوي كام او من يساوي كام 160 110 صح اكتر من كام من بربيسي. بربيسي. صح تمام ليه مكتوبه هنا 2 ل 5 جرام دير تيتر معايا دي قست لك هنا 5 جرام خليها 5 جرام وخلاص ليه رايح اثنين 2.5 جرام صح بس مش جرام ابدا معايا مش جرام معايا ده طيب بوليموريا طبعا كوديكس ليمبس او برانشاي اورجانيزيشن اي جور اي عضن أي انفيكشن طب ليه بيحصل جسر بين ليه بيحصل جسر البين في بريك ليمبس اشمال عايز حقتين عايزه حاجات ده ليه؟ طبعا هنا صب كبسلو هامرج صح اللي هو التغير اوف تانيه ده معاها جاستروبسي جاستروبسي جاستروبسي جاستروبسي جاستروبسي جدا جدا ده جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا كلها جدا او جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا اول حصل هنا كده دكاتره جيلات دباء امتى لو في ابروش بسد البلاتلت خمس معايا لو هي اقل مائه الف قليله البلاتلت فينا فينا هي هيلبسندروم هيلب اللي هو هيمولسس البيتليبر انزعاج لو بلاتلت معايا فالبلاتلت بيكون فيها سي قليله كريات كريمين زيت معكارين اقل من تمنيه من ميلي جرام بلتيسكت و... يعني اللبر بدا يكسر. الاي سيول نيليت طبعا الترميشن ايز اسينشن ليه, ليه؟ بعد في عشان فيترو بزاد فور فيتسيج اند جنراليتي بي بي هيدر في امم نعمل الترنيشن طبعا فيه ترميشن وما اقراش الكاسهته صح والاكلامسيا يبقى بعد عشان فولتري عشان كده خلي بالكوا ده كسره في سي بي كلابس ما حصلش اكلامس لكن, لكن ايه اديها ده هو مايح الانجليزي ده هو ماجليزية صافيت بروفلاكس عشان ممكن هنا الاكلامس يا جبيني ايه الاكلامس قريبا جيدا من هنا لازم بروفلاكس ايه ماكسا معايش ايه فده اولا بكاته عايز ده شو عارف ايه بكاته اكشن التريب البق الفمسائل دوبة مشتغل ازاي الفمسائل دوبا نعم اه فولس ديو ترانسميتر فولس ديو ترانسميتر ده برا عن خيال هو خيال مادي خيال w tubie widać, że chodzi Alfa widać w tubie, widać alfa reside że chodzi o زي Widać, że w środku, w środku, w w في حالات ايه? المايد. اللي بموقع كده اورد. لكن السبير. مفيش اورد. ده ما بديه ايه? اي بي. زهره من فهو ايه ايه? حالات المايد المايد لو مثال طب ليه مشكلة. ايه مشكلة? في بطايتس. في بطايتس. ليه سألعه على بس بعد. يعني. بس كده هو ايه? هو عشان كده. اون الفا يسكتور لا عنده مشكله عطرات ده كله تمام الهيدرازين بقى نعم الفا مش مش في الفا يعني الفا ما فيش لا هو قابليه الكومباتيبيليتي مع poziom. Poza tą, że hydrozyn jest drugą od środka To jest syberyjka emergencji. Mała of emergencji. to od środka. Mała syberyjka emergencji. emergencji. systemic clot induced systemic lupus مع الالفا مع في لو مرحبا؟ برضه برضو في حته مش بك عليها بس يعني بس خلاص كده؟ والله اتجاد هل هيك اللي ممكن انا اعمل على السيبير بريك لامسيا فور ون ويك ما بس ده, ده في المحي عشان فاتفت جدا خليك في ناس في الرامادات مقدور الكلام ده، السبير، خلاص أو ده بتسقط مش كده راسه في حبكة ليه؟ في ناس كده والميديكال تجيك أو سير أو هم كانوا عارفين إنه كان من فكده دي و... لا لا لا خلاص. لما عيدك التحال بعمل السبير بعمل ترمينيشن إزاي؟ عندي أنت شوف لكن الكلام اللي عليه بس السبير. ممكن ادي معاها اخلاع ملك وزيوش ادي مأبس المساء مع, مع الهدراليس نعم مع شلوه ايه ماتشور بيوه حتى لا في الوريس كانت... طبعا ذا معروف جدا بس او حد يجب انتحان خلي بالك او حد يوريس انتحان والله العصم اله يمتحان شوكونا عنه لو حتى اخذ اللجنة وقال كبه كلها هيتطرد والله العصر. لا لا اقول انت هي برتنس في هيدراليزين لديها لول الاي بي بديها بدي؟ ب... اي بي لكن اوعد اقول ان انا نعم نعم اي بي مع الترميش طب يعني ما بقاش كي ما يجيبش بعد كده؟ ان كاتو بريم بيعملي كاتو بيعمل ايه؟ صد ينفيدة عطيرك أمي العيبين الفيديا في البنية الكاتوبري ده انفرنا افادة من؟ ده انفرنا افادة من؟ كالسيوم بلوكر معالكترى. الكالسيوم ده مهم كمان فممكن على فكرة استطاعات ده هو شويس على فكرة كتوكوليتك احسن عندها بس الوقت هو ان يستدامي توكوليتك عشنوى to stop, to abort utrudnionych contractions. A ci a ci a ci ludzie, block. a a a يعني مع كل نبيه بيحصل كونفرجس فدي عبارة عن أو أول حاجة بردومة. صح ده مصداق هدي وامدر وخلا ذا كذا يعني يعني مصر اور ذا بيس مع ده مره واحده كل المصر اور جو ان سباسك شكل كده اسمه الموضع ده ابسنس بوزيشن عكسي عكس دلوقتي الابسنس كله كله اكستندد وعكسه بقى اسمه انتريو صدوس اللي هو شعاع الدفلكشن كل المصريز اور جو ان سباسك في الاكستنشنز من ده كله كسلها ماشي حصلها كده بقى ايه انترفيتر كونتراكشنز في ايه في كوما فدي ستيجز ده كده كوما يعني ممكن تخش كومة في كوما في كوما في, كومة في ممكن من كوما كوما كوما اسمها كل مره كل مرة. أوه أيوه. أوه أيوه. أي كلمة كاس معها كترك ممكن بقى وتكمل على المشمش طيب دي مكانة كتر على كذا نيجي على كذا عليه على الكلمة حتى على فكرة لو حصل أبوشمش مسكارش the ends طب يحصل الله على كتر يحصل لها لو هي اللي جات حصلوها بقى الديتيل. الديتيل. الديتيل. او هايبر تنشن على اللي مره قبل او لو نيوني مالت جسم متجوزها تعتبر لجوزها رايم كراد معاه ولا لو نعم بقولك سؤالي على الريينال كده على هايبر تنشن او ريكر او ديولي طبعا, طبعا أول مرة أول مرة ليه ما لك انت اكريل الانتي بارب اكتر من, -80. 25 more, more <تصفيق> من البوست بالصح انت بارب كام 70 ولا بوست بارب احنا من ام ابروت لاقي 3 كلاسيا هو تيرميشن عملت التيرميشن بتاعت الكونبشن عملت وليسك لخبطه في بارش فعشان كده البوست بارك دي علاج مش علاج فسبورت بس عشان فعش كده البوست بارك از ورست بروجنوز معايا يا طيب كوزز هايبر طبعا ما لسه يا جماعه اللي عندها ليه؟ هايبر ريفلكسيا طبعا وقمة هايبر هي يا يا زي كده وش عما يخش جواني ويبص كل الواحدة دي يدخل كان في الاهلي بقى ايه اللي حصل بقى ان هو اهم سديك كان بيشوت كلها فراح حد بقى ماشي ماشي نعم؟ طب ماشي, ماشي طيب خلاص <تصفيق> هو صديد صديدة صديدة لو هو ايه هو كان راح كده ايه عليه كده و عليه فجأة بالعليسان قولك بالعليسان عنيه يعني أفل من أفل بقى كده واركاد بقى واحد كابتنين كده بنتقبوره كده فجأة ليه قال ايه بعد إن دخل كده راح شكلتن التفرح تنقص حدو بقى عمل بقى ايه انجاز وقص بقى وقص بقى ونبق كان لسه ميت عبدوها كان لسه ميت قبلها في مضرة جدا ولا كلهم بقى عادوا بقى كلهم عادوا عادوا في الملعب ويخفطوا على نفسهم ويقعوا ويقعوا ويقعوا على طارق اها كان كان موقف صعب نعم طب دي كاتر خلي بقى ممكن مو كاسد دي ممكن الجوريا طبعا برمودا عديدة. اللي لقاه مين هو في شويسك، صح؟ طب مين أحسن أنتكم تو تأبّر تأكيد؟ ده صح؟ ده جنب الفكرة قضية، قضية. Actually هو كده كده هو بيأولد صار على كده مسكتيات، ده كده، ويعملكم فرشان كده، وهو ما ادخل ده في الكاميرا واحد وأنا شيء كايل يعني اللي سؤال احباص الكومه رهيب معايا كده طب ما ده حلو يا جماعة. بس خايف بقى الكومه دي ما اعرفش تعمل بقى اللي كان هيذا يزلوه عمل لها كومه ولا حصلها ايه انت كان ايه انت كان تعملش فرق ازاي لو فات لايه دايز ولا ميت يبقى ايه تبقى انت كان ما طب نعرفش يا جماعة غير لما يشوف في العياده بقى لو راح ده احنا مستشفى يبقى دي بقى ايه من انت كان تعملش طيب كلامك ده كتر الماج صفر ده احسن حاجة فور بروفلاكس فور بمبرش بروفلاكس كبروفلاكسك مكسوف كادو افتر دايسة بي معاعدة كثرة لازم نخليها بضار كروب طبعا نشاشق عندنا الدمرداش طبعا قمة قمة الزكاة معاعدة كثرة دا السين ولا يبان ولا اي حاجة اقوى ناس ذكاء الزكاة مين مصريين معاعدة كثرة علمالي بقى عشان في ضار من غير ضار كروب نعمل ايه؟ نغطي عيان العيانة دام كده باي حاجة باعصاب عصب على العين عين قدر كان عاد في انطاركم معاك والاحترام البانشن بدل ما ماول جابه الكلام ده كده عندنا بقى عن اختراع جامد جدا من ماول كده اختراع بجد مصري 100% ان شاء الله هيتني حي... حي... حي... ان شاء الله ده هو بوس مخده بوس مخده اول ما تعمل مبرج ودخله بوس مخده بقى خلاص كده استعمل ايه بدل ما جابه في جدا الديابتكس بقى هل ينفع تاخد ديابتكس يا شباب اوعى ديابتكس احنا بنلاقي ممكن ساندكشن زياده وهي مش ناقصه الا لو عندها هارت فيلر او بالمونري ايديما لا فكرت هارت فيلر بالمونري ايديما ممكن نعمل لها ايه ممكن يا تعمل لها ديابتكس طيب ازاي انت بقى الدواء ايه الامر الاسم باللنس الانسوم بيه ميل بالأكل قابل الميل في التنت نص ساعة بتاخد الانسوم أول بعد كده تاكل بعد كده خلال التنت النص ساعة يا طيب يلا ده التيرنر سندروم التيرنر سندروم هي اركودينايز ابن التيرنر يبقى عندها ايه؟ اف ما تمام؟ وقال دولة الانجل ومينيتا بريفر الديمة يعني ديما في الهانس والفيل عشان بصر هاي اوف افل سيستم ده عمدها سنيسين البنون عمدها سنيسين جامل الاول عشان ده مش هاتف بقى يعني هي كده كده تعملي كده عشان الواحد مثلا مثلا ست بالسوق ده انت بجيش شنطة عشان تبعدها على ما تخبطش في ثم حركة كده فدي اسمها طب هذا رول ان تريتمنت في في ماشي مش مش قضيه طب ممكن لو ممكن كان مثلا اشكل كلس ولا حاجه في في بنفسه طب هبر انسى بيعمل كده هبر انسى ده ممكن اصل اوستيو بروز دي الهبريز هايلي اسيديك عافيه تاكل كده اللي هو العلاج بتاع البيضه واللي اسنان والكولجيت وتكفيه كريست في كريست خبط كده ايه على الاسنان وكده وكان جاب البيضه كده وحط على نصها كريست والنص الثاني حط خلاص زي ما يبقى حطها في الخل ايه اللي حصل بقى تمام كده الخل كان بيل كل الكالسيوم معايا الاسيد كان الكالسيوم فبرضه خلي بالك ده كانت الهبل الاسيد موجب الكالسيوم موجب الهيدروكسي بروس هو معاك ما مع ما انفرشش الفراكشنيت هي بقى تقريبا بيجتك كل مشاكل الهبل الفراك مشكله ورديه البي بي الاكزامبيل لكن الجبر العادي معاه دكات انفرشين دوت كان استبروس بيام الصوديوم سالبيه راجع لي كده في اول اسبوع بعد اول اسبوع الكلوريد اللي هو ده عايه في صوديوم بريد ده ده اتحط في التلاجه في ده ده كان اتحط في الحراره كده يكسر هو سائل الكلوريد بريد تيوستين بقى اول حاجه هو ستيبل يعني حطش حطش وعليه عشان يحن معاي كتر. هو تحطش في ثلاجه حاطه وعليه في مستين ولكن طبعا عندي بدل بهذا اللي يخص طبعا التمر يخص بهذا كويس يخص بهذا التمر يخص بهذا التمر يخص بهذا التمر يخص بهذا التمر يخص بهذا التمر يخص بهذا التمر يخص بهذا التمر يخص بهذا التمر يخص بهذا التمر يخص بهذا على يخص بهذا يا بهذا التمر بهذا التمر بهذا التمر بهذا التمر بهذا التمر بهذا التمر بهذا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 عدين على بحاجة اسمها international normalized ratio. معذرة كتير؟ تمين. كارلو بارفان بارفان can cross the scent. على حاجة اسمها كندرو في كندرو ديس media كندرو ديس <تكتور> فجاي في الكالسيكيشة فيه من هناك مقر تمام كده؟ اسمها كونس بسيكة بها كده عايزة اقولوكم على حاجة معلومة جدا جدا جدا جدا جدا, جدا معاك دي اخر صفحة النهاردة عندنا اه اخر صفحة فيعني اتخاذها يا جماعه خلصت الحمد لله هوتس الحمد لله طيب لو عينها لجيسة عندها بانوري بريسو لكن المراه يبريزنا يا شباب هذا يعني ما ان يكون هناك مستحيل. من لا الاكثر من عادي من الاكثر من الاكثر من ميتر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر حد الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من 20 في الماء صح؟ طب الـ Arbocides يحصل لـ Arbocides بتديه طب الـ Arbocides لا يشمل طب ولكوصides بتديه طب وبلازت مايل بـ طب الموتر سوريبل بيتامينز بتوعق في اليورين طب الفات سوريبل بيتامينز طب القبر بيديت عشان جاله فيه الستيريولو بلازميل حامل بتاعه اللي نشاه تيستي طب كروتين تكتر مايل مال ديجلس مال ديجلس ديجلس مال ديجلس مش اللوكوسايد مال ديجلس معها دكترا التات خلي بقى هنا كان بفير غلط بس تكتر اسم ماشي كده عشرة ونص <deltaFi> من عشرة ونص لو هنا في انيه فيه تحت الحامل كانت 10 نصر قلت دا دايليشنة دايليشنة لا بيش مشكلة دايليشنة انيه فهي تعطيبها النورمال 10 فعلا فعلا 10 تمام غالبا كمان بيكون, بيكون تبقى غالبا تبقى تمام بقى آلي من 33% هي همتقدت عنها كم؟ كم في في انا كم مفيد من, من 35 إلى 45% 35 إلى مع هذا كذا، ويجينا معناي معنا نثبت الأر بسيس لدم كل. الأر بسيس كذا. في أر بسيس الدم كل. مع هذا كذا من 30 دم. أقل بجد عدناه دم. أي خالص. ولا مع أي القل لا ديس ليه دكاتره وانا بقول اي في ميمز الزغاتي لازم اديه قار اي واحد يجيلي العيادة بديها بديه قار اربعه جدا لي المهم دي دكاتره لاي حد ده مستريتش لان الاكل بتاعنا كانت مت دني بس لو في حمل نيفر تويت يعني ممكن الدكاتره يعني في اكل بتاعنا ممكن لو كان لحوم كنا كبده عسل اسود جبله تفاح مثلا كميه هيجيلها بلا حد هيت الخضره حقيقه اللي هي ملونه ولا فاحه لكن الحامل مستحيله الحامل مش ممكن حامل تقترب تاسي لان الاكل كانت متى ثانية فور اي فور ايرن طيب الكالسيوم is not essential وخلاص خلي بجترة. ممكن وده جرام جرام بس اللي مشاكله والأورا لي مشاكله اللي مشاكله كونستبريشن صحيح وده دون الستول ده جاية مرعوبة جدا لونه ايه اه زي المرينة كده صح؟ زي لونه غامق قوي زي المرينة معاشر لكن اللي هو الفرينترل ايرانو ده ايه مشاكله الفرينترل لو اتخذ اي دي يعمل سرومبو فلو بايبس لو اتخذ اي اي ممكن يعمل ايه افس صحيح وصحيح وبعدين تخل حاجه اسمها زاد ب techniques صح أم صح عشان معلوم. عشان مش نسكظ مش ما فيش شيء يطلع على السكين يعمل لنا البيكمندشن ما من فارق مع على كل على حسب كل دوا عندي دوا بيبقى ولا بتحس زي ار نول ناقص ازاي ممكن الجرعه كلها جرعه كلها مره واحده فممكن دي جرعه مثلا في عادة تاعتين دي جرعه كلها مره واحده اللي هو الاي ناقص عندها وهي اتكون بقى هي ده انا جات عارف فاكر سؤال انت عارف حاجه اسمها ريتكس ريتيكلوسايتس دي بتزيد مع النستار Of iron serw, tychocytes start to rise with iron treatment. Czy to jest? Tak, to بس كل كل مع ذلك بس الشباب إذا بنت مهمة بعض الأائل اللي هو اليوم يسس غير بس الأائل صح الكبر كبر. صح؟ صح؟ صح؟ محتاجين كبر صح وصح صح كل الناس دبي صح بس محتاجين كبر اه لا مش لا شايفينه بس احنا اصلا قصدي ان هو الهيموغلوبين محتاج كبر وفيتامين ب وفوليك اسيد مين مور كومون ديفشن تو فوليك اسيد ولا البايتو من مين مور كومن فوليك اسيد مور كومن برضه فوليك اسيد مور كومن طبعا عن البايتو البايتو ده هو كان فيه يا دكاتره ديفيرنيشن ثانيه صح ولا مش صح طيب تخيلوا دكاتره لو في مثلا ايه ثانيه هنا ممكن تزيد المات بريجننس في, في الكوليكولايتكس توكسينيا وكده ده من جرام مع او حتى من نص لواحد ميلي جرام لو في لو عندها قد كده ريسك اوف نيرف كيو بديها خمسة. خمسة. خمسة. لو في ما فيش اي ديفيشنت من نص لواحد مللي جرام لو في اصلا 5 بدي, بدي بريكونسيبشن يعني دي بريكونسيبشن من المستشفى بديها فوليك اسيد وكمان لازم تتحمل وتكمل كمان اول حمل اول ثلاث شهور بس بعد ثلاث شهور لا بطلي خلاص بعد ثلاث شهور اكيد اكيد, أكيد السي الناس اتكونت فبقىش في فايده لو لزوم دي الفريكاس بتاخد بريكونسيبشن خارج المستشفى قبل تحمل و الحمل إذا قلت له شهور فقط لا طيب خلنا نرى هو ما بي صح صح مع ذلك وبارد ينتشر في, في التيل هايبر سيمنت يوترفنشن ومجال بلاستيكييني وعبرش بلسنة. خلاص قالت له مش برضو نيورال طيب ale dużo infekcji na wasnieniu, to nie jest to albat. Ja nie jestem majur nie jestem كامل خارجنا ا ممكن ممكن تكون لكن طبعا انت عارفين البركات الرب والتدريب. مع harsh تأثير مرموز. عبارة عن signs of فترسيس. مع ذلك هذا البركات مع عبارة عن Pregnancy outcome in anti-phospholibid and the syndrome legal or the formic إيه لي جاست phospholibid؟ بيقول إنه لقدر فيه anti-budis against حاكتين against of blood vessels against anti-thrombin 3 فيه ما هنا ثرومبوس. التدخس في بلاسينتا يبقى بيكالف تاني دوس. اللي عنصري إكلنسي. واسكورس يعمل بس تأبرش. ترومبوز تعمل تنتج من ترومبوس. اللي ترومبوس تعمل أيجور. مع فممكن صار أي صغيرة أيجور بتتدخس بري إكلنسي ترومبوز ما طيب في يلا هذه دي كلها. اول حاجه تقرا الميدل ادجستيشن الكاردياك باسل سيستم اقرا الحاجات دي كلها تقراها ميدل ادجستيشن والكاردياك جدا في الاسكاب بتكتب اكتب المكان ادجستيشن الكاردياك باسل عشان دي في الكاردياك. على فكرة. على فكرة ممكن جدا جدا جدا, جدا, جدا مش عايز على ايه على المال لا اقول على المال مش المشكله خلي برضو هم مقيو هذه يتخليكم تفكروا في داء بيل سوبري كلاسيا أو داء بيل سوبري كلاسيا خلي جابوا هرتزيس خلي برضو بعد كده بعدك دكتورات بيلعب كذا لعبة كم كتيرة جدا كتيرة جدا بيخلي طبعا كلها تكون داخلة دكتور يحتاجنا داء بيل سنجد هيجينا دكتور بيس داء بيل في كل شغل دكتور باكيمين وباكيمين كيس مختلفة تماما أوعى. أوعى. تقامل أوه أوه كأمي يا دكتورات هيك عوض الله عصي مني ليكوا دكاترة كنت بيه في مخاطر الصغيرين اوعد تنشي مع بطيب ايبقى فداح اوعد لا ينشي معاها ده كثرة اكيد هيطلع بطيب ممكن يوعد يتجلبك على الدائبيت سوبريكلمسيا ويوعد يخشي يقول رداد ولا الدائبيت سوبريكلمسيا ويجيب اكيد ده هارتسيس هارتسيس معاها ده كثرة ويبقى عندها مثلا ايه مثلا غير ويبقى داخل طيب ايه رايك اقرا الجزء ده في سيستم كومبليكيشن اللي يعني افكت. افكت افه هارت اقرا اندكيشن خلاص كده في الهارت اندكيشن اوف سدري في كان في كوكا ومش عارف ايه وكان حلو كده في عشان ممكن تيجي حالة كان <تصفيق> بالدريجمنت حادثلي سلكين ماشي يا جماعه اوكي يا بعد